فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلناها عمره وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله ايو الحل قال الحل كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله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 على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وعمرة وأن الذين أهلوا بالحج ولم يسوقوا هديا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا أن يتحللوا بعمرة فهذا من الأحاديث التي يدل ظا التي يدل ظاهرها على أنهم أهلوا بال أنهم أهلوا بالحج في أول الأمر. وسبق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج نعم، وأنهم تمتعوا معه وبيّن وجه ذلك وكذلك أيضا حديث جابر الذي مضى في أول هذا الباب نعم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فجعلوها عمره نعم وهذا يدل نأخذ منه أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه يجوز لمن أهل بالحج أن يتحلل بعمره أن يتحلل بعمره وهذا دليله والحديث الآخر حديث ابن عباس نعم أنه قدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله يعني تتحللون بعد العمرة حلا كاملا تتحللون تحللا كاملا وذلك بحلق الشعر بتقصير الشعر وب فعل جميع ما يحرم بالإحرام ومن ذلك النساء وهم يشيرون إلى هذا الحل كله كأنهم استعظموا, استعظموا هذا واستغربوه فالحاصل أنه يتحلل بعد العمر تحللاً كاملاً لأنه يكون متمتعاً بهذا الاعتبار وقد سبق الكلام على هذا المعنى نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك مم. هذا الحديث ليس له تعلق بفسخ الحج والتحلل بالعمرة ليس له تعلق بالباب السابق وهكذا الأحاديث التي ذكرها بعده وحتى ترتيب الأحاديث الذي سيذكره رحمه الله يمكن أن يقال إنه لو قدم بعضا على بعض كما سيأتي لكان ذلك أولى كما سترون فعلى كل حال دراسة الفقه من نصوص الأحاديث قد يحتاج معها إلى مثل هذا ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله حينما يؤلفون في الفقه يرتبون الكلام في غاية الترتيب جملة جملة بحسب ما ينتقل إليه المكلف من حال إلى حال وأما في الأحاديث فتجد الحديث منه ما يتعلق بجزئية تتعلق بالباب ومنه ما يتعلق بأشياء تتعلق بأمور أخرى في الحديث الواحد، فكيف بالأحاديث المتعددة؟ فالحاصل هذا في صفة سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين منطلق من عرفة إلى مزدلفة، و. لما سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه عن ذلك قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال العنق انبساط السير والنص فوق ذلك يعني أن الراكب أو أن الدابة تسير سيرا منبسطا منبسط يعني أنه لا تباطؤ فيه معنى أنها تنطلق لكنه ليس بالإسراع الشديد كالذي يسابق وإنما يسير سيرا نعم فيه شيء من الجد والإسراع إلى حد ما لكنه ليس بإسراع شديد ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبتا وضربا للدواب أرشد الناس إلى ترك ذلك وأخبرهم أن البر ليس بالإيضاع والإيضاع معناه الإسراع الذي وقع منهم وهنا إذا وجد فجوة نص بمعنى زاد في الإسراع لها وكان من هدية صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إلى حبل من حبال الرمل أو نحو ذلك أرخى لها للدابة من أجل أن, أن تستريح في مشيها فلا تتأذى نعم. والنفوس من عادتها ومن شأنها في مثل هذا الموقف أنها تبقى مشدودة النفوس تبقى مشدودة عادة عند الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة وعند رمي الجمار ولو لم يكن هناك زحام حتى الذين يرمون ليلا ياتونهم في غاية الاندفاع لأنهم هكذا ترسخت هذه القضية في أنفسهم أن معظلة الحج في الانصراف من عرفة وفي رمي الجمار وما عدا ذلك فأمره يسير هكذا انطبع في أذهانهم فالحاصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير سيرا فيه شيء من الانطلاق والاسترسال من غير تباطؤ. لكنه ما كان صلى الله عليه وسلم يسرع إسراعا زائدا كما هو حال عامة الناس اليوم حتى إن إنهم يسرعون سرعة لربما أدت بهم إلى الإضرار بغيرهم وأذية الناس كما هو مشاهد فليس ذلك من البر والإنسان إنما جاء للحج من أجل القربة إلى الله تبارك وتعالى ولا يكون سبيله إلى ذلك بأذية, بأذية الناس فإن الأذية محرمة وليس هناك فضل معين في وصوله إلى مزدلفة قبل العشاء مثلا أو في أول وقت العشاء وإنما هو يؤجر على سيره وصبره وعلى تعبه وما يلحقه من عناء الطريق والانتظار وزحام الناس كل هذا يؤجر عليه فخطواته عبادة لا يضيع منها شيء فلو الإنسان احتسب هذا المعنى ولو نظر إلى حاله أنه إذا وصل ماذا يفعل يتقلب على فراشه ينتظر النوم ولا يأتيه تذهب الساعات الطوال ست ساعات وسبع ساعات وهو في غاية الملل لربما ينتظر النوم ولا يأتي فلو أنه سار سيرا معتدلا ولم يزاحم الناس ولم يؤذهم لكان خيرا له والله أعلم وفي حديث جابر عند مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة فيطلب منهم في مثل هذا المسير وفي غيره أن يلزم السكينة. لا يكون ذلك بجلبه أصوات منبهات السيارات، نعم، ووو وتصرفات لا تصلح بحال من الأحوال لمقام أهل العبادة وصنيعهم وتصرفهم اللائق. والله تعالى أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج نعم هذا الحديث أيضا سيأتي حديث آخر يتعلق بالصلاة بمزدلفة كان حقه أن يقدم على هذا كما أن هذا الحديث لا تعلق له بفسخ الحج إلى العمره فالحاصل أنهم جعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر يحتمل هذا أنه أن لم أشعر أي لم أعلم بالترتيب والعمل المشروع في أداء هذه المناسك أنه يأتي لأن السنة فيها أن يأتي بالرمي أولاً، ثم بعد ذلك يذبح أو ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. يرتب الأربعة بهذا الترتيب. هذه هي السنة. فإذا قدم وأخر فما الحكم؟ فهذا الرجل قال: لم أشعر، فحلقت طبل أن أذبح. والحلق إنما يكون بعد الذبح بحسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هو الأفضل والأكمل نعم وجاء في رواية عند مسلم لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي هذا يدل على أنه كان لا يعلم لم أشعر أن ليس معناه أنني ذهلت أو نسيت لم أشعر أنه كذا يعني لم أعلم نعم أنه كذلك وقال آخر لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر كانه يقول لم أعلم أن هذا قبل هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سأل عن الذبح والرمي قال اذبح ولا حرج اذبح ولا حرج إذا حملنا ذلك على نفي العلم نقول عذيرا للجهل فإذا كان ذلك للنسيان فهو بمنزلة الجهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله عز وجل قال قد فعلت طيب لو أنه فعل ذلك متعمدا هل عليه في هذا حرج؟ ليس عليه فيه حرج ولكن الأفضل أن يأتي بها مرتبة نعم وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج طبعا هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل كلهم كان جاهلا سئل عن شيء قدم ولا أخر قد يكون بعضهم نسي يعني القضية وقعت عندهم باب النسيان وقد يكون بعضهم قد فعل ذلك تعمدا فهذه الجملة التي ختم بها وهي قوله فما يوم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج يدل على أنه لا يجب الترتيب بين هذه الأمور حتى لو فسرنا قوله لم أشعر بأن المراد به لم أعلم وبناء عليه يجوز للإنسان أن يتعمد فيقدم ويؤخر وقد تترك السنة وقد يكون تركها أو لا إذا كان يترتب على الالتزام بها أذية للناس أو أن يحمل الإنسان نفسه على لون من المشقات الباهضة الخارجة عن المعتاد يريد أن يأتي بها مرتبة فيلحقه بسبب الزحام الموجود اليوم يلحقه مشقة غير معتادة مشقة أكثر من من القدر المحتمل أو من القدر الذي يلحق أمثاله ممن يأتون للمناسك فيقال يقدم ويؤخر إذا كان ذلك أرفق به أو أرفق أو أرفق بالناس ومن كان يريد ومن كان لا لا لا يذبح هو مفرد مثلا فماذا يصنع يرمي ثم يحلق ثم يطوف إذا كان أعطى الشركة ماذا يصنع هل نقول ارمي ثم أعطي الشركة البطاقة أو اشتر منهم هذا ثم وهذا بمنزلة الذبح الجواب لا ليس بمنزلة الذبح نقول ارمي ثم أعطهم هذا فإن كانوا يذبحون في الحال فاحلق بعد مدة يقدر فيها أنهم قد ذبحوا الهدي ثم بعد ذلك تطوف نعم والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء جميعا في يوم العيد وجاء وصلى الظهر بمينة صلى الظهر رجع إلى مينة وصلى بها الظهر حركة والانتقال في ذلك الوقت أيسر بكثير مما هو عليه اليوم لشدة الزحام كما هو مشاهد ولاحظوا هنا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر جاء في بعض الروايات أنه أن رجلا سأله قال سعيت قبل أن أطوف سعيت قبل أن أطوف فهذه سبقت الإشارة إليها أن الكثير من أهل العلم ضع في الرواية ولكن من أهل العلم من يصححها فالذين صححوها منهم من حملها على ظاهرها وقالوا بأنه يجوز للإنسان يقدم السعي على الطواف والحديث يدل عليه لا سيما هذا العموم أيضا ما سئل عن شيء يوم إذ قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج ومن ذلك السعي والطواف نعم ومن أهل العلم من حاول أن يحمله على محامل أن يخرج ذلك فقالوا لعله يقصد سعيت قبل أن أطوف يعني قد أنه قدم سعي الحج بالنسبة للمفرد أو القارن قدم سعي الحج بعد طواف القدوم ويجوز له أن يقدمه فالقارن والمفرد عليه سعي واحد فطاف طواف القدوم وهو مسنون، فجاء بعده بالسعي فيقول سعيت يعني سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة في يوم العيد. فقال فعل ولا حرج بهذا الاعتبار. لكن هذا ليس هو الظاهر المتبادر. هذا الرجل لا لم يقل بأنني سعيت قبل أن أطوف نعم طواف الحج وإنما الواقع إذا كان قد طاف طواف القدوم أنه سعى بعد أن طاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال سعى قبل أن يطوف سواء طاف طواف القدوم أو لم يطف طواف القدوم ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فدل على الجواز لكن لكثرة القائل بأنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ينبغي الإنسان أن أي يحتاط أي لكن لو جاءنا أنا إنسان وقال أنا سعيت بعد ما طف... طفت بعد ما سعيت مثلا جهلا مني وجاء ورجع من الحج أو قال امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج وسمعت أن المسعى ليس من الحرم وهي حائض المرأة هذه فذهبت وأسعيت ولم أطف لأن المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال غير لا تطوفي بالبيت فسعيت سعي الحج ولم أطف ثم بعد ذلك طفت في الإفاضة ولم أسعى بعد ذلك سعي واحد هي قارنة أو مفردة فماذا نقول هل نقول الفعل هذا باطل وارجعي ويجب عليك أن تسعي ما نستطيع نقول هذا الكلام بل لو لم يوجد هذا الحديث الآن افعل ولا حرج اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تظن أن الفقهاء سيقولون السواد الأعظم منهم لمن قدم وأخر ماذا سيقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وفعله صلى الله عليه وسلم تفصيل لهذا الأمر والأصل أن الأمر للوجوب فتفصيله تفاصيله على الوجوب جاء بها مرتبة بفعله صلى الله عليه وسلم فمن قدم أو أخر فعليه دم هذا المتوقع أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج مثل ما سيأتي التقديم والتأخير في الرمي لو قدم الوسط جاهل ما درى جاء ودخل مع الناس كما هو مشاهد ما يدري وين الصغرى والكبرى ترى اللي يجي أول مرة ولا يعرف ما يدري عن شيء جاء وشاف أمامه جمره وجلس يرميها مع الناس ما يدري أنه في واحدة قبلها دخل من تحت الكبري و... ورماها ثم انطلق إلى الكبرى ورماها فقال وين الثالثة قالوا للثالثة وين أول وحدة هناك وراح ورماها فما حكم هذا لم يرتب الفقهاء ماذا يقولون عامة الفقهاء يقولون تجزيه الأولى وبطلة الثانية والثالثة لأنه لابد من الترتيب فعليه أن يرمي الثانية والثالثة جيد لابد أن يرمي الثانية والثالثة لو لو أنه بدأ بجمرة العقبة ورماها في عيام التشريق وبعدين قيل فيه هناك الأولى والثانية خلفك وليست هالي فذهب ورمى الأولى ثم رمى الثانية فقه ماذا يقولون يقول أن توجيه الأولى والثانية وعليها أن يعيد الثالثة طيب هنا فما سئ إلى يوم إذن عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال فعل ولا حرج ألا يتوقع من سؤل هذا العموم رجل قال له رميت الوسطى ولا ولم أرمي قبل الصغرى ولم أشعر ما ما قال أحد لكن قد يكون قاله ما سئل عن شيء أليس كذلك هذا يحتمل كيف هذا يوم العيد هذا الرجل اللي قال نحرت إلى آخره فما سئل يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج طيب ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأخرى ما سألوا عن شيء في يوم العيد قال لهم افعل ولا حرج عن كل شيء هذا لم يرد والأصل أننا نقف مع النص هذا الأصل واضح لكن لو جاءنا إنسان قال قدمت وأخرت ورجع هنا جاء وقال أنا اللي حصل جهلا مني رميت الوسطى ثم الكبرى ثم علمت بالصغرى ورميتها هل نقول بأن هذا لا يصح وماذا نطالبه هل نقول عليك دم ليس عندنا في هذا دليل يدل على أن فعله غير صحيح لكن لو أن إنسانا تعمد كان يمكن نقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد جاء به على غير الوجه المشروع فينبغي أن يعني والدم بماذا نجيبه ما عندنا إلا أثر بن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه فليرق دمن ما عندنا إلا هذا نعم، فالمقصود أن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى شيء من التأمل لكن من الذي يتأمل فيها؟ لا بد أن يتأمل فيها وينظر فيها علماء أهل الاستنباط والفتوى ولا يتجرى عليها أحد طلاب العلم فضلا عن من دونهم من لا يصلح أن يكونوا طلاب علم ولو خرج مع حملة يفتيهم بجراءة وكل شيء لا حرج لا حرج لا حرج هذا غير صحيح والإنسان يتحرز ويتوقع والله عز وجل سيسأل الإنسان عما يقول وأصعب شيء هو الكلام في العلم والأحكام هذا حلال وهذا حرام ف... فعلى كل حال الترتيب بين هذه الأمور الذي عليه عامة أهل العلم أنه مستحب وأنه, وأنه سنة هذا قول الجماهير من أهل العلم. ومن نظر إلى أن الحلق هو تحلل وليس من الأنساك أنه تحلل قالوا لا يحلق قبل قبل الرمي لأنه لا يتحلل قبل الرمي. ذلك أنه استباحة محظور عندهم عنده هؤلاء والأقرب أن الحلق. أو التقصير أنه من النسك وأنه تعبد لله عز وجل بحلق الرؤوس فهو من الأنساك و... وعلى كل حال دعا هذا القدر يكفي نعم تفضل وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. يقول: فرأه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل مع كل حصاة. وحقيقة الرمي في الكلام العرب يعني الألفاظ التي ليس للشارع فيها معنى خاص طلاح خاص يرجع فيها إلى وين إلى العرف عرف المخاطبين أو ال... فإن لم يوجد لهم عرف خاص رجع إلى اللغة فإذا رجعنا إلى اللغة ليس لها معنى شرعي الرمي يخصه ولكن هذا يعرف من جهة اللغة فالرمي غير الإلقاء فأنا حينما ألقي هذا ليس هذا بالرمي إنما الرمي يكون أبلغ من مجرد الإلقاء ولذلك لا يصلح إنسانا يأتي للحوض ويضع فيه الحصيات وإنما يرميها رميا يرميها رميا هذا هو العمل المشروع رماها بسبب حصيات يكبر مع كل حصيات فهذا يدل على أنها لا ترمى دفع واحدة لا ترما دفعه يكبر مع كل فلا يجزيه لو رماها كلها دفعه وحده فإنها تجزيه عن واحده مع أن كبير المفتين في زمن التابعين في المناسك اللي هو عطاء ابن أبي رباح يرى أنه لو رماها كلها مرة وحده أن ذلك يجزيه لاحظتم يرى أنه يجزيه لكن عامة أهل العلم يرون أن ذلك لا يجزي إلا عن واحده الأصل أن يرميها واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصات نعم. وقد رماها صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم العيد كما في حديث جابر في صحيح مسلم رماها في الضحى يوم العيد وهنا قال يرمي الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو السنة في رمي جمرة العقبة يعني بمعنى أنه لا يرميها مستقبلا لها وإنما يرميها يقف يقف بهذا الشكل مثلا مكة على اليسار ومينة على اليمين هو منين جاي في العادة يكون جاي من هنا من جهة مينة فإن يذهب يتجه هكذا هذا الف... هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة طبعا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه لا يتيسر في ذلك الحين سوى هذا إلا لربما بلون من صعوبه المشقة والسبب إن جمرة العقبة هذه يقال لها جمرة العقبة لماذا؟ لأنها كانت في جبل جبل ممتد وهي هكذا ملتصقة فيه فلا يمكن رميها من الجهة الأخرى إلا أن يصعد الإنسان فوق الجبل ولذلك تجدون الفقهاء رحمهم الله متقدمين من المتقدمين يتكلمون على هذه القضية أن لو ألقاها من فوق الجبل أن ذلك وجزئه مثل ما تقول الكبري الآن نعم من أعلى فإن ذلك وجزئه كانت هكذا ثم أزيلت هذه العقبة أزيل هذا الجبل الآن وده فوضع خلفها جدار وصارت نصف قوس من الأسفل فالذي يرمي من الخلف يرمي الجدار لا يرميها واضح وكما ذكرنا لكم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحواض لكن يمكن أن يكون ربما أنه يكون هناك بعض الحجارة أو شيء تدل على المكان فقط مثل الشخص ثم بني الشخص بعد ذلك بعد زمن السلف أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بمده، فا فالحاصل أنهم كانوا يرمون في ذلك المحل وقد قدر ذلك بثلاثة أذرع يعني من الشخص من كل ناحية بثلاثة أذرع لأن هذا هو الحيز المعتاد اللي يجتمع فيه الحصى واضح؟ فهذه لم يكن هناك مجال أصلا إلا أن ترمى من هذه الناحية. طيب لما أزيل الجبل؟ هل يصح أن يسقط الحصى من الناحية الأخرى مكان الجبل الحيز حتى تكمل دائرة الأحوط أنه لا يكون ذلك وإنما ترمى في هذه الناحية فقط لا أقصد من هذه الجهة وإنما أقصد في هذا الحيز نصف دائرة مكان اجتماع الحصى لأن ذلك لم يكن منه لم يكن منه فترمة في هذا الحيز لكن ممكن أن ترمى من الجهة الثانية بعد ما أزيل الجبل لكن يسقط وين في المكان الذي كان يسقط فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رميت من الأعلى من الدور الثاني من أي جهة صح كأنه رماها من فوق الجبل وأظنهم أزيل الجدار اللي بالخلف فيما ناضي اللي قبلها أي فيجوز رميها من الجهة الثانية لكن أظن أن الحوض ما هو بدائري، ما هو بدائري، ها؟ إيه نعم. وهذه الأحواض البيضاوية التي وضعت من حج العام الماضي هي بيضاوية طويلة جدا لكنها من أسفل نازلة تصل إلى في العمق إلى المكان الذي كان سابقا يجتمع فيها الحصى، وهذا جيد بحيث أن الحصى يقع في نفس الموضع. والأحوط أن الإنسان يتحرى بالرمي إذا أراد أن يرمي في المكان أن يتحرى الموضع الذي كما قدرت من الشاخص ثلاثة أذرع من كل ناحية نعم أن يتحرى الرمي في ذلك ذلك المكان هذا هو الأحوط وإلا من رمى من طرف هذا الحوض البيضاوي الطويل رما من طرفي هل نقول ما يجزي وما نستطيع نقول ما يزول لأن الحصة ينساق في أسفل هذا الحوض من نظر فيه ينساق هو أصلاً مائل من أسفله مثل ال مثل إيش القمع فينزل فيها الحصى يجتمع في نقطة أضيق فعلى كل حال رمى الجمرة بسبع حصيات هنا قال ومن عن يمينه ثم قام ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة هذا مقام من النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة لعظمها يا أصحاب سورة البقرة كما دعوا في يوم اليمامة نعم وفي بعض المشاهد أو لأنه ذكرت فيها أكثر المناسك مناسب الحج، أو لأنها، نعم، ذكر فيها، ذكرت فيها المناسبات، أو أن الله عز وجل ذكر فيها خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو أن أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة. ليس عند جمرة العقبة وإنما بعد الوسطى عفوا بعد الأولى الصغرى قيام تشريق وبعد الوسطى وقف يدعو فقدر وقوفه عند الجمار الأولى والثانية بقدر سورة البقرة فعلى كل حال قد يكون عبر بهذا أو هذا والله تعالى أعلم والله عز وجل قال فيها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه نعم وذلك في أيام الرمي إذا إذا وصل إلى جمرة العقبة الحاج الآن قلنا بالنسبة المتمتع متى يقضي التلبية إذا فرغ من العمرة ثم يحرم متى يحرم في اليوم الثامن قبل الزوال هذه السنة ثم يلب والمفرد والقارن يستمر بالتلبية منذ أحرم بالحج ولو طالت المدة يعني لو أنه أحرم بالحج من واحد شوال يستمر بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة فالحاصل أن الجميع يقطعون التلبية الذين أحرموا بالحج سواء في اليوم الثامن أو عند المقات فهؤلاء يقطعون التلبية عند رمية عند الشروع برمي جمرة العقبة يوم العيد فإذا شرع لأن لماذا نقول عند الشروع ما هو عند الفراغ لأنه يكبر مع كل يكبر مع كل حصات وبهذا يقطع التلبية وينشغل بالتكبير نعم وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن الفضل عن كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكون ذلك نهاية التلبية، نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في الضحى هل يجوز رميها قبل الفجر أو لا يجوز؟ حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم مع الضعف من أهل كان يلطخ أفخادهم ويقول أي بني لا ترموا قبل أن تطلع الشمس ولكنه في حديث أسماء رضي الله عنها لما جاءت إلى مزدرفة فجعلت تصلي وهم خرج في الصحيحين وكانت ترقب القمر فلما غاب القمر انطلقت إلى ميناء ورمت جمرة العقبة ثم رجعت إلى منزلها في مينة وصلت فيه الفجر فمعنى ذلك أنها رمت قبل قبل الفجر فيمكن أن يكون ولما قال لها مولاها غلسنا قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة فهذا يمكن أن يقال بأنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة فهم إذا انطلقوا فهل يتخلصون فقط من حطمة الناس حينما ينطلقون من مزدلفة إلى ميناء أو أنهم يستفيدون من هذا فائد أخرى وهو أنهم يرمون لألا يحطمهم الناس أيضا عند الجمار فهو أشد من زحام الناس لهم في مسيرهم إن لو قلنا لو ما ترمون إلا بعد طلوع الشمس فهم ينطلقون أولئك من مزدلفة بعد الإسفار إذا أسفر جدا ثم يأتون إلى يصلون إلى الجمرة لربما في وقت مقارب لطلوع الشمس والناس كثير فلربما أدركهم زحام الناس عند الجمرة ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس نعم في مزدرفة ذكر فيها أكثر من المعتاد من أجل أن يتفرغ للدعاء ثم وقف يدعو على راحلة أهل الصلاة والسلام مستقبلاً القبلة عند المشعر الحرام وهو المكان المبني فيه المسجد اليوم طيب الآن إذن هذا يدل على أنه يجوز الرمي قبل الفجر أو يقال بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عباس أن ذلك على وجه الإرشاد والاستحباب مع أن ظاهر الأمر اللجوء أو يقال كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن رميها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصبيان أن يرموا بعد طلوع الشمس فهم مرافقون للنساء ولم يقل ذلك للنساء لألا يزاحمهن الرجال فالمرأة عورة وأما الصبيان فلا بأس عليهم من هذا فيكون رخص للنساء قبل رمي أما الرجال الأقوية فهم إن يحتاجوا الانصراف من مزدلفة بعد غياب القمر من أجل مرافقة الضعفة معهم عجزه ونساء ضعيفات أو مرضى أو نحو هذا فالأحوط لهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس ولو رموا قبل فإن هذا قال به كثير من أهل العلم نعم والقول بأن ذلك لا يجزئهم أو أنه يلحقهم من ذلك تبعه عليهم دم أمر يحتاج إلى إلى دليل لكن الأحوط اللا يرموا إلا بعد طلوع الشمس الرجال الأقوية والضعفة لهن أن يرمين قبل قبل الفجر نعم وعلى كل حال هذا بالنسبه لرمي جمرة العقبه وبالنسبة لباقي الجمار في أيام التشريق متى يكون الرمي؟ طبعا هذا الرمي يمتد ها حتى بعد الزوال هذا الرمي رمي يوم العيد ولكن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال لا يكون قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لم يرم قبل قبل الزوال كان يذهب ماشيا فيرمي بعد الزوال وقبل أن يصلي الظهر يعني معناه أن يرمي بعد الزوال مباشرة وثم يرجع ويصلي ولم ينقل عن أحد من أصحابه أنه رمى قبل الزوال ولا رخص فيه وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه خذوا عني مناسككم وصح عن ابن عمر رضي الله عنهم كانوا يتحرون الزوال تقضرون فدل على أنهم فهموا أن ذلك لا يصح قبله فما ينبغي لأحد أن يرمي قبل الزوال ومن رمى قبل الزوال أعد فيكون قد رمى قبل دخول الوقت كالذي صلى قبل قبل دخول الوقت فيرمي إلى غروب الشمس يرمي الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات وأين يقف منها السنه؟ أن يستقبلها يأتي للجمرة ويستقبلها ويرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماها ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل مكة مثلا عن يمينه عن يساره ومينة عن يمينه أو نحو ذلك والأصل أن من جاء من مينة نعم، فالجمار تكون تبدأ يبدأ بالصغرى ثم في نفس الطريق فتكون أمامه فرماها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة كما في الصحيحين وفي لفظ يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة يتقدم حتى يسهل معناها أنه أخذ من أي ناحية بعد الصغرى حتى يسهل معناه أنه أخذ إلى ناحية اليمين يتنحى عن الزحام قليلا إلى ناحية اليمين ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا بقدر سورة البقرة نعم. ثم بعد ذلك يرمي الوسطى كما رمى الصغرى يستقبلها نعم، ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم بعد ذلك لما رماها نعم أخذ ذات الشمال مما يلي الوادي لاحظ منك حتى يسهل وهذه مما يلي الوادي فمعنى ذلك أنه أخذ إلى ناحية الشمال بعد الوسطى ثم رفع يديه وقف يدعو طويلا حتى بقدر سورة البقرة ثم ع ذلك رمى الكبرى ولم يقف لم يقف بعدها رماها بالصفة المذكورة كما في يوم العيد جعل مك عن يساره ومنى عن يمينه نعم طيب تفضلنا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 اللهم ارحم المحلقين هنا ذكره مرتين وفي بعض الروايات كما في الموطأ ذكره ثلاثا وفي بعضها كما في المسند ثلاثا أو أربعا بالشك هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين اللهم ارحم المحلقين بعض الأحاديث يدل تدل بظاهرها على أنه قال ذلك في عام الحديبية وذلك أنهم تلكأوا فما طابت نفوسهم أن يرجعوا من غير من غير العمرة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحصروا عن البيت لما حصل الصلح فما طابت نفوسهم بالرجوع ولم يعتمروا فتلكأوا كما هو معروف حينما أشارت عليهم سلمة أن يبدأ بنفسه فيحلق فمن الناس من بادر وكثير منهم تلكأ وتأخر وتباط عن ذلك ويدل على ذلك حديث أبي سعيد يعني أن ذلك كان في عام الحديبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وفي حديث ابن عباس حلق رجال يوم الحديوي وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الله المحلقين لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم لذا يمكن أن يكون قاله لهم عليه الصلاة والسلام من أجل أنهم بادروا فلم يشكوا البقية كان لا زال عندهم أمل أنهم سيواصلون إلى مكة وسيعتمرون رغم أن الصلح قد أبرم وانتهى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك ومع ذلك لا زالت النفوس تتشوف إلى بلوغ البيت فتباطوا وترددوا فما حلقوا رؤوسهم نعم و وقد ذكر طائفة من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر جزم بأن ذلك كان في الحديبية وكان أيضا في مرة أخرى في حجته صلى الله عليه وسلم وذكره النووي رحمه الله احتمالا قال يحتمل أن ذلك وقع في الموضعين ويدل له بعض الروايات فيكون هذا ما يختص بأهل الحديبية مثلا لأنهم لم يترددوا أعني الذين بادروا بالحلق وإنما يدل على أن الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة الوداع أيضا فالحلق أفضل من التقصير وبعض أهل العلم قال لعل ذلك لأن العرب كانوا يطيلون شعورهم يطيلون شعورهم فما اعتادوا مثل هذا وهذا توجيه قاله بعض أهل العلم فقد يصح وقد لا يصح، قد يصح وقد لا يصح، لأن العرب إذا جاءوا بالعبادة كانوا يعرفون الحلق، ومن ما يدل على أنهم في الجاهلية يعرفون الحلق، تعرفون في, في في نزول قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير، لما قتل ابن الحضرمي كيف قتلوه، حلقوا رؤوسهم؟ وتظاهروا بأنهم عمار فأمنهم أولئك نعم فضربه بالسهم فقتله هم لما شافوا الرؤوس محلوقة قالوا هؤلاء عمار وهي كانت خدعة خطة حربية فالمقصود أن أنهم كانوا يعرفون هذا فهذا يدل على كل حال هذا القدر يدل على أنه أن الحلق أفضل من التقصير سواء دعا لهم مرتين أو دعا لهم ثلاث مرات نعم و جاء على كل حال مصرحا في الحديبية كما عند ابن ماجه وغيره لما قالوا له ما بال المحلقين ظهرت لهم بالترحم قال لأنهم لم يشكوا نعم ويمكن أن يقال في حجة الوداع لأنهم لما أمرهم بالعمرة ما ترددوا بالفسخ لكن هذا يشكل عليه أنه ما حلقوا أصلا بعد العمرة وإنما قصروا فقط فهذا وإن ذكره بعض أهل العلم إلا أن فيه ما فيه نعم كونهم يتردد لكن يدل على, على كل حال أن الحلق أفضل من التقصير فهو أبلغ فهو أبلغ ولا شك أن الحلق عبادة نعم، لأن العبادة في هذا المقام لأن الحلق نعم، يقع على وجه العادة ويقع على وجه العبادة إذا ذهب إنسان لله الحلاق الآن وحلق شعره هذا من الأمور العادية من أمور العادات لكن إذا فعل ذلك تقربا وتعبدا لو جاء وفعل عند صنم معبود من دون الله عز وجل يكون هذا من الشرك يفعل ذلك تذللا عنده تقربا إليه بحلق الشعر وإذا فعله في المناسك فهو قربه لله تبارك وتعالى في محله في موضعه عند التحلل ومعلوم أن الكبراء والملوك كانوا إذا أخذوا الرجل إذا أخذوا الأسير ماذا يصنعون به أحيانا جزوا ناصيته أو حلقوا شعره ثم أطلقوه أحيانا يعني أنهم يذلونه بهذا بحلق الشعر والله استعاب نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت حجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذنا يوما نحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري نعم شوفوا اللي بعده أيضاً. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم محاضر صوفية وعلم بذلك. قال ناهي فله يظن أنها لم تطفواف الإفاضة. فماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن الطواف واشترط له الطهارة اشترط له الطهارة لأنه قال حابسة نهي والحائض قد يقول بعض أهل العلم بأنها منعت من دخول البيت من أجل أن تلوثه أن تلوثه ولذلك الحائض لا تدخل المسجد لا لا تمكث في المسجد ولكنها لها المرور والاجتياز إذا أمن التلويث فقط فلا تطوف بالبيت هل له هل منع الحائض من الطواف غير أن تطوفي بالبيت من أجل التلويث لا يظهر هذا والله تعالى أعلم وإنما من أجل الطهارة من أجل الطهارة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قطاع من العلم منوافق الذين قالوا بأن الطهارة للطواف لا تجب وإنما تستحب لأن الرسول توضأ قبل الطواف وهذا يدل على الاستحباب وأن ذلك لا يجب لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أصحابه مع كثرة الحاجة إلى هذا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومعه أخلاء الناس من كل ناحية من يفقه ومن لا يفقه وما قال لهم لا يطوف أحد حتى يتوضأ ثم ما ورد من أن النبي ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنه أبيح فيه الكلام أو كما قال فهذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عباس وهذا الموقوف ليس بحجة لأن ذلك يمكن أن يقوله من جهة الاجتهاد ثم أيضا حتى لو لم يقوله من جهة الاجتهاد قوله الطواف بالبيت صلاة غير أنه يباح فيه الكلام هل معنى ذلك أنه اشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة فالطائف لا يستقبل القبلة هل يشترط, هل يشترط له ما يشترط للصلاة فلا يأكل أثماء الطواف ولا يشرب نقول له أن يأكل ويشرب بلا إشكال نعم هل هذا الإنسان الذي يطوف يقال وشترط له ما يشترط للطواف من الطهارة إذا قلت نعم لماذا خصصت هذا وأجزت أشياء أخرى لم تذكر غير أنه في في في قوله غير أنه يباح له الكلام بهذا الحديث بمجرد لا يكفي لكن وين نأخذ أنه اشترط لها الطهارة من قول صلى الله عليه وسلم غيراء لا تطوفي افعل ما يفعل الحاج غيراء لا تطوفي وهنا قال أحابستنا فشيخ الإسلام تيم رحمه الله يقول لم يرد الأمر بهذا بالطهارة وإلزام الناس بهذا لا سيما الحائض التي لا يتأخر الرفقة من أجلها فلا يمكن أن يقال أنها تبقى محرمة إلى العام القادم أو إلى طول العمر فلا بد أنها تطوف فماذا تصنع تطوف وهي حائض ولا شيء عليها في هذا وطوافها صحيح ودخولها للبيت هنا بحالة الاضطرار والشريعة إذا ضاق الأمر اتسع وحتى يقول لو كانت لو كانت الطهارة واجبة فإنها تسقط مع العجز وهذا نصره بن قيم أيضا قال الواجب إذا عجز عنها المكلف سقط لكن وين السقوط هنا؟ إذا عجز عن الطهارة بالماء ماذا يصنع؟ بالنسبة للحائض تنتظر، فإن كانت رفقة لا تنتظرها ترجع، فإذا كانت لا ترجع لا تستطيع الرجوع فمعنى ذلك أن حجها لم لم يتم. نعم، وأما ال ال كون هذه لا تنتظر فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حابستنا هي يحبس من معه. من أجل امرأة حابت فلو كانت المسألة مسألة ضرورة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ضرورة واذهبي فطوفي قال أحاب ستناهي وقال هذا الكلام الذي سمعتم قال عقر حلق عقر بعضهم يقول معناها عقرك الله أو عقر قومك أو جعلها عاقرا يعني لا تلد حلقة بعضهم يقول حلق شعرها أو أصابها وجع في حلقها أو تحلق قومها بشؤمها هذا يمكن أن يكون من الكلام الذي يقال لا يراد معناه عقر حلقة مثل ما تقول محاه الله عقره الله ومحاه حلقة نعم فل... لكنه لا يراد معناه وإنما جرى على أسنة كما يقال قاتله الله ونحو ذلك ف... فالحاصل أن الطهارة بالنسبة للطواف من قال إنها غير واجبة سمعتم حجته و من وجوه متعددة ومن قال بأنها واجبة سمعتم سمعتم حجته ينبغي الإنسان ألا يطوف إلا وهو إلا وهو متطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر ومن طاف من غير طهارة يقال له أعد طوافك نعم أعد طوافك ليس من حديث ابن عباس لأنه يرد عليه ما يرد مما ذكرت ألا هو حكم الرفع أصلا ليس له حكم الرفع يمكن يقال من الاجتهاد ثم أيضا الأشياء المستثنى غير الكلام الأكل والاستقبال فلماذا نخصه بالطهارة والصلاة يقال الرجل لا يزال في صلاة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه وهل معنى ذلك أنه لا يتلفت ولا يأكل ولا يتكلم وكذلك أيضا الرجل إذا ذهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه إلى آخره لأنه في صلاة ساني ينتظر الصلاة لا يشبك أصابعه لأنه ينتظر الصلاة بخلاف ما إذا شبك بعد الصلاة كما في حديث عبد الله بن عمر كيف بك إذا خلفت في قوم نعم قد مرجت عهدهما كانوا هكذا وكما قال عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه في المسجد بعد الصلاة فعلى كل حال أقل ما يقال في ذلك أن هذا هو الأحواط والله تعالى أعلم وهنا لما قيل لها أنها طافت طواف الإفاضة قال اخرجوا فهو نص صريح في الدلالة على أن الحائض يسقط عنها طواف يسقط عنها طواف الوداع والله تعالى أعلم وهذا قول عام أهل العلم والحديث الآخر حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف لما راه من النبي صلى وسلم ينفرون أمر مناديا أن ينادي بهذا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض في صحيح من حديث ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت فالمراه الحائض عامه اهل العلم يقولون بانها لا تطوف يسقط عنها هذا الطواف ولا يلتفت الى غير هذا من من القول بالزامها بالانتظار وان قال به بعض الأكابر من السلف رضي الله تعالى عنهم فالحديث صريح في هذه القضية نعم فضل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي من, ليالي من, من أجل سقايته فأذن له يقول استأذن العباس ابن عبدالنطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمناء الاستئذان هنا فأذن له وكذلك ما جاء في بعض الآثار أو بعض الأحاريث أنه رخص للسقاة والرعاة فالرخصة خلاف العزيمة يقابلها العزيمة وهنا استئذن يدل على أنه يحتاج إلى لو كان ذلك لا يجب قد لا يحتاج إلى استأذن فدل ذلك على وجوب المبيت في أيام منا والمقصود بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر لمن أدركه غروب الشمس ولم يخرج من ميناء إلا أن يكون مرتحلا يعني أدركه الغروب بعد ما رمى ومن لطف الله عز وجل كما نشاهد أن الجمرة الأخيرة يعني إذا رمى الإنسان الجمرة الأخيرة أين يجد نفسه؟ خارج خارج منها خارج منها لكن الإشكال إذا كان يريد أن يرجع من الناحية الأخرى فمن أدركه الغروب لكن إن أدركه الغروب قبل الرمي فماذا يصنع حتى لو كان مرتاحلا قبل الرمي ما انتهت مناسكه فنقول يجب عليك المبيت يجب المبيت الناس اللي في العام الماضي أدركهم المطر ولحقهم مشقة عظيمة جدا وتخربت خيامهم وماض ماذا يصنعون اللي معهم في الحملات قالوا لهم سافروا بس الحقوا لكم ما عليكم حتى أظنهم يمكن كثير منهم ما رمى أكل يوم واللي رمى بعد المغرب وقال لهم روحوا واللي رمى العشاء وقال لهم روحه أدركوا أنفسكم بس طيب إذا كان ما فيه مواطن مع أنها تخلى عادة عامة منا في اليوم الثاني عشر الناس يتعجلون ولا يبقى إلا ما يقرب من خمس أو أقل من الخمس الناس تبقى منا موحشة فسجدون أماكن جيدة وأماكن خيامات يجلسون فيها تلك الليلة فإن أبوا ما عندهم مكان أو لا يريدون الذهاب إلى مكان غيرهم يذهبون إلى هالفنادق وهالصلاة الكبيرة اللي هم أخذينها بالعزية ويجلسون فيها تلك الليلة نعم ومن الغد يأتون ويرمون لا يتركون الرمي كيف يتركون الرمي وأدركهم الغروب وهم لم يرموا ما ولا العشاء أو بعد المغرب ما من انتهت مناسكهم فكيف يقال لهؤلاء اذهبوا بعضهم لم يرمي اليوم الثاني عشر أصلا وبعضهم رمى متأخرا بعد بعد المغرب أو بعد العشاء إذا غربت عليه الشمس ولم يرمي معنى, معنى ذلك أنه لم ينتهي من مناسكه بالنسبة للمتعجل ففرق بين واحد رمى وأدركه الغروب وهو مرتحل فيقال له اذهب ولا حرج أو أنه رمى وخرج ثم بعدين بعد ما طاف الوداع راجع بالليل المرور صرفوه ليدخل من وسط ميناء من أجل أن يتوجه إلى جهد الطائف مثلا أقول ما عليه حرج ما عليه إشكال هو مرتحل أصلا لا يلزمه المبيت لكن إنسان ما رمى ما انتهى من عمل اليوم الثاني عشر حتى غابت الشمس ماذا يصنع ما عنده مكان في ميناء خلاص الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها يسقط عنها المبيت تلك الليلة لكنه عندهم صلاة وعندهم أماكن في غاية الرفاهية في العزيزية نعم مينة أفضى لكن أفرض أنه أيامهم خربت من المطر ولا بقي لهم مكان في ميناء وقالوا ما نبي نروح لمخيمات الناس طيب روحوا الأماكن اللي جلست فيها بالعزيزية جالسيني كلموني للساعة 12 بالليل واحدة وثنتين يسألون عما وقع لهم فوين أنتم جالسين فيه الآن قالوا حنا جالسين بالعزيزية طيب وش بتسوون قالوا أبد والله جالسين اليوم الثالث عشر... اليوم الرابع عشر عندنا حجز عن طريق الطائف ونبي نروح إن شاء الله طيب ورمي قالوا لنا ما عليكم شيء روحوا بس دمروا عمركم نعم نعم طيب يقول استأذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من, من أجل سقايته فأذن الله فهذا يدل على أن المبيت واجب أما ليلة عرفة فالمبيت في ذلك مستحب وليس بواجب نعم فمن ترك المبيت ماذا يلزمه بناء على أثر بن عباس ترك شيئا من نسكي الواجب أو نسيه يلزمه دم لكن ما القدر الذي يلزمه به الدم هل هو ترك جنس المبيت ما بات في الليالي كلها ولا إذا ترك ديلة واحدة يلزمه يلزمه دم واضح ما عندنا شيء في هذا لا في الكتاب ولا في السنة فبعضهم يقول ان ترك من غير عذر عن كل ليلة دم وبعضهم يقول عن كل ليلة اطعام مسكين وبعضهم يقول التصدق بدرهم اذا كان ليله اللي تركته اللي تركها والثلاث دم اذا ترك الليالي الثلاث فعلى كل حال إن ترك المبيت الليالي كلها فبناء على أثر ابن عباس يكون عليه فدية دم فاعتباراً المبيت واجب فإن ترك واحدا فالأحوط أيضاً أن يلبح لو ترك اثنين ففدية واحدة لو ترك ثلاث فدية واحدة والله تعالى أعلم العلم عند الله عز وجل على كل حال مثل هذه الأشياء كما ترون كما قلت لكم مرارا ليس عندنا فيها أدلة واضحة ومحددة لكن ينبغي للإنسان أن يتحرز ويحتاط ويأتي بالعمل المشروع على وجهه قدر الإمكان ما لم يفضي به ذلك إلى مشقة غير معتادة شقة غير محتملة فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن الناس الذين يذهبون من الآن ويسجل في حمله لأنها أرخص ويستطيع أن يدفع أكثر فتلك الحملة الرخيصة لأنها في مزدلفة نقول له ما يجوز لك هذا إلا أن تخرج وتبيت تقضي أكثر الليل مبلازم تنام يمكن يتجول عند البائعين أو غير هذا يتمشى يذهب إلى التوعية في داخل ميناء المهم أن يقضي أكثر الليل ولا إشترط أن ينام في المبيت البقاء، نعم يبقى أكثر الليل لو جاء من المغرب إذا جت حول الساعة 12 يكون جاء جلس أكثر الليل أليس كذلك؟ وينمشي،جلس أكثر الليل وينمشي، فلا يحتاج أن يجلس إلى الفجر، فإذا كان الإنسان مستطيع لأن يذهب مع حمله تستطيع يستطيع أن يدفع القيمة وتكون في حدود منه، فهذا الذي يلزمه، فإن ذهب مع غيرهم فلا بأس بشرط أن يرجع ويبيت لكن لو فرضنا أن إنسانا لا يستطيع أن يدفع وإلا لن يحج نقول حج ولو كانوا في مزدرفة طيب هل تستطيع أن تأتي إلى منى ينظر في حال هذا الإنسان إن كان نساء وضعفة ولا يستطيع يمشون هذه المسافة أو ما عندهم من يسقط عنهم هذا ما العجز وكذلك لو كان هؤلاء الناس لا يصلح البقاء في الطرقات لمثلهم من ذوي الهيئات ومن الناس اللي فمثل هذا لو يموت ولا يجلس على رصيف ولا ما نقول لا يلزمك أن تجلس على الرصيف وشرفك يذهب ويهدر لا نقول مثل هذا إذا ما وجد مكان يأتي ويبحث أو فما وجد مكان فله أن يبيت في مزدلفة مما يلي نعم والله تعالى أعلم لكن الناس المعتادين أصلا ما عندهم أي مشكلة يعني أنا أسأل بعض الناس من بعض البلاد أقول أستغرب عند الجمار جالسين متزاحمين الرجال والنساء ومياه غير نظيفة تمر بجانبهم والناس يكادون يطؤونهم ومع ذلك جالسين يأكلون ويتحدثون ويتفرجون وكأن شيئا لم يكن فهذا في غاية العجب إنه إنسان ما يستطيع ما يمكن يعيش يموت ولا يجلس في هذا المكان فلما نسأل بعض الناس جاءوا من بعض البلاد يقول هذا بالنسبة لنا أمر عادي أصلا لأن الناس إذا ما عندهم مكيفات في البيوت في بلادهم فهم اعتادوا أصلا إذا جاء وقت منتصف العصر أو في آخر العصر تخرج العوائل مزدحمة على أرصفة على مد البصر ويخبرني من سافر إلى بعض البلاد أن الناس ينامون على الأرصفة وليس ذلك فحسب بل حتى فوق الماء يضعون أشياء تطفو لزحام البشر في تلك البلاد ويرم. فبالنسبة لهم هذا في ميناء هذا يعتبر جنة يعتبر هذا فندق خمسة جون فهم يحط خشب على الماء يمكن يغرق ما تحملهم اليابسة وينامون عليه فهذا نسبة منا وعندها الحجاج ويتفرج عليهم والجمرات قريبة منه يرميه نائم يمكن نعم فمثل هؤلاء يلزمهم المبيت لا يقال إن مثلهم يعني طيب فالعباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل سقايته فأذن له طيب هذا لمصلحة تعود للحجاج فكذلك يقال لمن كانت له مصلحة تتعلق بالحجاج أنه يسقط عنها المبيت مثل من مثلا المرور الشرطة ومثل من إنسان سائق إسعاف أو طبيب يحتاج له في موقع معين عند الحرام مثلا لمصلحة الحجاج فمثل هذا يسقط عنه المبيت وقد تكون بعض هذه المصالح أعظم من سقاية الحجاج وهل نقيس عليها سقوط باقي الواجبات لمصلحة الحجاج أو بعض الواجبات كذلك جمع الرمي جمع اليومين في الرمي مثلا هل نقول أيضا يجب عليها التجرد للإحرام فيسقط عنها التجرد إذا كان ذلك تقتضيه مصلحة الحجاج هذا القياس له وجه من النظر لكن مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يجترع عليها أحد طلاب العلم إن قال بهذا إمام معتبر في العلم صاحب فقه فذلك نعم قد يقبل من مثله الشيخ ابن عثيمين تعرفون رحمه الله كان يرى أن الجنود يجوز لهم أن يحرموا وعليهم الزي العسكري بناء على إيش أن مصلحة الحجاج تنظيم السير وما أشبه ذلك ما يمكن أن يأتى أتى بهلاب سحرام فماذا يصنع؟ لا بد أن يلبس هذا الزي ليعرف ويميز به فهو يرى أنه ما في إشكال يحرم ببدلة العسكرية ولا عليه دم ولا شيء لمصلحة الحجاج ما هو لمصلحتي هو نحتاج إلى شيء من المحظورات فالله تعالى أعلم طيب لو لو أن الإنسان جاء كما هو العادة راح يطوف يوم العيد وأدركه الزحام خارج حدود مكة وجاء أكثر الليل وهو ما وصل إلى الخيمة فهل نقول هذا عليه دم ذهب عليه المبيت مشى من مكة بعد العشاء وما وصل إلا, إلا في آخر الليل مثل هذا لا يقال عليه شيء الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتق الله قدر استطاعته ما فرط النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القدر الواجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه يقال لها أيام من كان يمكث صلى الله عليه وسلم تلك الليالي والأيام في في ميناء يمكن أن يذهب ويصلي بالحرم ويرجع لكن ليس معنى ذلك أنه يجلس طول النهار خارج خارج ميناء فذلك جائز لكنه خلاف الأفضل بمعنى أن يسكن الإنسان خارج ميناء في العجزية أو وبالليل يجي للمبيت هذا يجزئه لا يكون فعلا محظورا لكنها أيام منا فالبقاء بمنا أفضل أيام منا طيب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما نعم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع بجمع وجمع أيضا بعرفة جمع جمع تقديم بعرفة نعم في بطن الوادي نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أولا لما ذهب إلى عرفة ذهب بعد طلوع الشمس يوم اليوم التاسع وجلس عليه الصلاة والسلام بقي في نمرة خارج عرفة. ثم بعد ذلك لما زالت الشمس انتقل حتى أتى بطن الوادي. وادي عرنة. فخطب صلى الله عليه وسلم وأيضاً صلى الظهر والعصر جمع تقديم. والجمع التقديم هنا مشروع من أجل التفرغ للدعاء. ثم انتقل بعد ذلك انتقالا آخر إلى وين؟ حتى وقف عند الصخرات نعم، وقف مستقبل القبلة إلى غابة الشمس وذهبت الصفرة قليلا فمثل هذا الجمل للتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم كم نعم، كم احتاج من الوقت من أجل أن يصلي ويخطب بعد الزوال بعدما انتقل من مكانه في نمرة إلى بطن الوادي ثم ذهب إلى الموقف في عرفة مكان اللي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مكان المسجد الآن نعم. وهذا المسجد في وضعه الحالي جزء منه داخل عرفة وجزء خارج عرفة فأوله خارج عرفة من بطن الوادي وجزءه الأخير من عرفة فالحاصل من السلم كم احتاج بعد الصلاة والناس يسألون حتى وصل إلى موقفه في عرفة فالوقوف بعرفة لا يكون قبل الزوال ولا يجزئ على قول عامة أهل العلم البقاء في نمرة هل هو سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للاستراحة يحتمل يحتمل هذا فلو أراد إنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يذهب بعد طلوع الشمس يوم عرفة ويذهب ويجلس في نمره، ثم إذا زالت الشمس انتقل بعد ذلك أصلى كما فعل صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، ثم انتقل إلى المكان الذي يستقر فيه بعرفة. لاحظ طبعا هذا اليوم فيه مشقة على الناس لأن الناس لا يستطيعون السيطرة على كثير من تصرفاتهم أصلا نظرا ل الطرق وطبيعتها وقد يمنع أصلا من الوقوف أو الدخول في بعض الطرق أو نحو ذلك فالإنسان يعني يتمنى أنه يصل إلى المكان اللي يريد يستقر فيه مباشرة فلا حرج طيب إذن هل نقول من السنة أن يذهب إلى عرفة من بعد طرع الشمس هذا إذا نظرنا في مثل هذا الدليل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخلها إلا بعد الزوال بمدة فلو أن أحداً قال أنا لا لا لا أتمكن من الذهاب والبقاء في نمرة ثم فأريد أن أذهب إلى عرفة في وقت الوقوف بعد الزوال مباشرة، فأوصلي الظهر والعصر هناك جمع تقديم هل يكون بذلك قد أساء الجواب لا لا إشكال يمشي الظهر عند الظهر قريبة من الظهر. ويصلي الظهر والعصر هناك نعم لو أنه ذهب بعد طلوع الشمس وجلس في عرفة وكانت استراحته فيها لا بأس لكنه ليس وقت الوقوف يعني يكون قد جاء مبكرا وهذا الوقوف ليس بالضرورة أن يكون وقوفا على الأقدام أو على الراحلة بقاؤه هناك وقوف والسنة أن يكون نعم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة ولهذا فاهم منه بعض أهل العلم أخذ من هذا أن الأفضل أن يكون راكبا تركب في السيارة وتدعو وأنت في السيارة ومن أهل العلم مثل الحافظ ابن القيم الشيخ الإسلام قالوا من كان يقتدى به ولا يؤذي راحلته بالوقوف وكذا فالناس يتطلعون إليه فالوقوف أو إذا كان هذا أريح له ويستطيع أن يدعو بشكل فالهقوف أفضل في حقه ومن كان لا يستريح, يستريح أو لا يقتدى به أو لا يستريح إلا بالجلوس فيجلس وهكذا فيختلف اختلاف الناس ثم بعد ذلك لما غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلثه نعم فجمع فيها بين المغرب والعشاء لو أنه خشي أن يخرج وقت المغرب والعشاء وهو في مزدلث وهو في الطريق يجب أن ينزل ويصلي يحسب لا يخرج عليه نصف الليل وهو لم يصلي إذا ما كان بالإمكان الوقوف ما استطاع امرأة تبغى تصلي أو إنسان أو ناس جهلة وابتلي بهم الإنسان ذهب معهم لا يقفون للصلاة يظنون أنهم لا يصلون إلا في مزدلفة هكذا يفهم كثير من العوام ماذا يصنع صلون بعد الفجر أحيانا صلون العشاء والمغرب فماذا يصنع لها صلي في السيارة إيماءا نعم إن استطاع أن يتوضى فالحمد لله إذا كان عنده ما توضى بالسيارة إذا ما استطاع استطاع أن يتيمم ولو بلحظة إذا وقفت السيارة يضرب على الأرض فما استطاع فإنه إذا كان في السيارة شيء يعلق بها غبار أو نحو هذا يضرب به ويتيمم فحسن ما استطاع يصلي ولو على غير طهارة إذا كان الوقت سيخرج لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يحصل كثيرا للناس يحصل في غير وقت الزحام في الطائرات تشوفهم جالسين ويأتي وقت الفجر ويؤذن المؤذن وتطلع الشمس وهم يشاهدون ولا تكاد تجد من يقوم يصلي ألا نفر يسير ثنين أو ثلاثة أو أربعة طائرة فيها حل أكثر من ثلاثمائة راكب وين يصلون هؤلاء؟ ويسمعون الأذان في الطائرة يرون من يؤذن ولا يتحرك أحد فكيف بمثل ذلك الموقف الذي يحمى فيه الوطيس هي كل مرضعة عما أرضعت فالمقصود أن الله صلى الله عليه وسلم جمع حينما وصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الصلاتين كما في الصحيح بأذان واحد فأقيمت صلاة المغرب فصلاها قبل أن يضع رحله هذه السنة لا يضع شيء يأتي ويصلي المغرب ثم وضع رحله ثم أقيمت الصلاة العشاء فصلها فصل وبعد ما أناخ رواحي لهم هذا الجمع الآن جمع في عرفة وجمع في مزدرفة ومعه أهل مكة وكذلك قصر الصلاة في ميناء هنا في مزدرفة وعرفة جمعا وقصرا وفي ميناء يصلي الصلاة لوقتها قصرا وأهل مكة يقصرون معه هل هذا القصر للنسك؟ ولا لأنه سفر بمعنى لو كان معه أحد من أهل ميناء ميناء فيها بيوت هل يقصر لو معه أحد من أهل عرفة أو القرى اللي حولها هل يقصرون من قال بأنه للسفر قال لا يقصر والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يحد بهذا لأن الذهاب من مكة إلى ميناء هل كان يعد سفر في عرفهم سابقا نعم، فالحاصل أنه يتبع في ذلك الشرع، فمن ذهب إلى هناك فإنه يقصر منا وعرفة، ومن ذهب إليها وهو في النسوك يعني، لو ذهب يتمشى في أيام السنة واحد من أهل مكة ذهب يتمشى بعرفة نقول له تقصر؟ ها؟ نقول له ما تقصر؟ لو ذهب يتمشى بيشوف المشاعر في ميناء جه ضيوف وداهم الميناء يفرجهم نقول له تقصر ما يقصر فيتبع في ذلك الشرع فحسب والله تعالى أعلم ويقول جمع بين المغرب والعشاء بجمع جمع يعني مزدلفة قيل ذلك لربما الاجتماع الناس فيها أو لأن الله جمع فيها بين آدم وحواء كما يقولون نعم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها بين المغرب والعشاء ويقال لها مزدلفة لربما لأنهم يزدلفون يقتربون من منا أو لتقربهم إلى الله عز وجل بذلك ازدلافهم أي اقترابهم نعم أو قرب آدم من حواء الله أعلم يقال لها مزدلفة نعم وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء وبات فيها بقي حتى صلى الفجر في أول الوقت ثم جلس يدعو وقف يدعو استقبلا من قبلة ويذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس هذه السنة ورخص للضعفة أي يذهب قبل الفجر وقلنا إن ذلك يحد بغياب القمر لحديث لحديث أسماء هذا المبيت بمزدلفة نعم الأقرب أنه واجب ليس بركن يفوت الحج بفواته وليس بمسنون فإذا جاء الإنسان يبقى فيها فلا يخرج الضعف قبل غياب القمر وهذا يكون بقدر ثلثي الليل تقريبا وقد يزيد بعض الشيء أو ينقص بعض الشيء فهو أكثر من نصف الليل. إذا غاب القمر والرجال الأقوياء الذين لا يحتاجون لمثل هذا يبقون إلى الإسفار. وحديث عروه بن المدرس رضي الله عنه لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك جبلا ولا إلا وقف عليه وأنه أتعب نفسه وراحلته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفه ليلا أو نهارا فقد تم حجه لاحظ فهذا يدل على أن الإنسان أيضا لو أنه وصل إلى مزدلفة متأخرا وصلها وأدرك معهم صلاة الفجر يعني دخل مزدلفة بعد دخول الفجر هل يكون أدرك المبيت ولا ما أدرك؟ يكون أدرك المبيت لأن النساء السلام قال من صلى صلاتنا هذه وهي صلاة الفجر. ووقف معنا حتى ندفع. وقف معنا حتى ندفع. لكن الآن لو جئنا نضع مقاييس الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا الحديث. فماذا سنقول؟ ذكره مع الوقوف بعرفة. فسنقول إن مثل هذا إدراك صلاة الفجر والوقوف معه حتى يدفع يعني بالإسفار أن هذا ركن. لو جينا نطبق هذا الفهم بحذافيره على هذا الحديث ليس كذلك فسيشكل علينا لأنه قال من أدرك مفهوم المخالفة أن من لم يدرك هذه الصلاة ولم يقف معنا حتى ندفع وقد دفع بعد الإصدار أنه لا لا يصح لكن هذا وحده لا يكفي لأنه السلام رخص للضعف أن يدفعه قبل الصلاة فدل على أن ذلك ليس بلازم وإنما هو يخاطب رجلا قد صلى معه فيقول أنت قد أدركت يقول له قد أدركت بفعلك هذا طيب لو أن الإنسان جاء وصل إليها قبل منتصف الليل فماذا نقول له نقول لا تنصرف حتى يغيب القمر الضعفة طيب لو أنهم جاءوا بعد منتصف الليل وصلوا إلى مزدريفة بعد منتصف هل يلزمهم البقاء أكثر الليل اعتبارا هذا هو المبيت الذي يظهر أنه لا يلزمهم وإنما بقاؤهم بعض الشيء ولو مرورا هذا المرور الطويل والسرى وال... أن ذلك يجزيهم إذا جاءوا بعد منتصف الليل يعني بعد غياب القمر إذا جاءوا فهذا وقت رخصة أصلا من أجل أن لا يحتمهم الناس هذا هو الضعفة أن لا يحتمهم الناس و... و... ولكنهم لا ينصرفون قبل وقت الرخصة ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء مع أهله وقفوا وذكروا الله عز وجل ثم ذهبوا يعني قبل قبل الفجر والله تعالى أعلم طيب شغل باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عن ذلك قال قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العض دفأكلها وعن الصعب بن جثامة الذي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وحشيا وهو بالابوا أو أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إننا لم نرد إننا لم نردده عليك إلا أن حرم وفي لفظ مسلم رجل, رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله باب المحرم يأكل من صيد الحلال الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر ومتاعه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرمة قوله وحرم عليكم صيد البري لفظ صيد هنا تحتمل أن يراد أن يراد بها المعنى المصدري صيد البري بمعنى حرم عليكم صيد البري أي الأصياد ل الحيوانات البرية حرم عليكم صيد البر البر أي الاستياء ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يصاد واضح فلفظة صيد مصدر صاد يصيد صيدا فهي مثل لفظة الكلام والقول والفعل وما أشبه ذلك الآن لما أقول كتابه مصدر ليس كذلك انتبهوا قليلا الكتابة يمكن أن يراد بها معنى ماذا المكتوب الذي كتبته أو أقول هذه كتابة محمد جيد؟ هذه كتابة محمد كتابة, كتابة مصدر يعني مكتوبه وحينما وقد أريد بها تقول كتابتك سريعة يعني الفعل وكذلك الكلام حينما تأتي لي بعبارة تقول هذا كلام فلان يعني ما تكلم به واضح ويحتمل أن يكون كلام المقصود به نفس التكلم تقول كلام فلان سريع يعني تكلمه سريع وهكذا القول تقول هذا قول ابن عمر يعني مقوله وقد تطلق القول وتقصد به نفس التكلم واضح واضح فهنا الصيد يحتمل أن يكون نفس عملية الأصطيات حرم عليكم صيد البري أي الأصطيات ويحتمل أن يكون المراد به ما يصاد يقال له صيد تأتي بغزال وتقول هذا صيد وممكن يراد به الفعل نفسه تقول من الصيد يعني إيش الأصطيات وممكن تقول هنا يباع الصيد يعني ما صيد فالمصدر يطلق يراد به نفس الفعل ثارة ويراد به المفعول فهنا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هل المقصود حرم عليكم عملية الاصطياد وبناء عليه إذا ما صدتم صيد، وجدتها تباع صيود مذبوحة لحوم صيد مطعم يبيع صيود لحوم صيد جاء إنسان دعاك وضع طيور وأنت محرم إذا قلنا بأن حرم عليكم صيد البر بمعنى ما صيد يعني المفعول فلا يجوز لك ذلك حرم عليكم وأطلقه وإذا قلنا بأن المقصود به المعنى المصدري اللي هو الفعل فأنا ما صاده رجل حلال غير محرم فجيت أنا وأكلت منه الأدلة الواردة في هذا من السنة غير هذه الآية على نوعين منها ما يدل بظاهره على أنه يجوز أن يؤكل من لحم الصيد ما لم يصده المحرم أو يصد له أو يدل عليه ومنها ما قد يفهم من ظاهره رد الصيد وعدم الأكل منه وهنا ذكر حديثين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا طبعا هذا كان في عمرة في, في في في سفر الحديبية كان في سفر الحديبية كيف أطلق عليه الحج العمره حج أصر واضح في هذا الاعتبار ويدل على هذا لفظ عند البيهقي خرج حاجا أو معتمرا وجزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية وجاء في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه التصريح بأن ذلك كان في عام الحديبية يعني في السنة السادسة للهجرة ليس في حجة الوداع وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية ورواية عند الواقدي ولا تقارن بهذه الروايات نعم في الصحيحين أو في صحيح مسلم يقول بأن ذلك كان في عمرة القضاء السنة التي بعدها على كل حال الحج هنا يراد به الحج الأصغر وهو العمره وكان ذلك في عام الحديبية يقول خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتاده صرف طائفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الروحاء والروحاء تبعد 34 ميلا عن ذي الحليفة وتبعد عن المدينة أكثر من 70 كيلو أو ما يقرب من 70 كيلو متر أكثر من 34 صرفهم بعد ذي الحليفة بنحو أربع ثلاثين ميلا وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن عدو من المشركين في واد يقال له غيقة نعم وهو ماء لبني غفار فأرسل هؤلاء ناحيتهم ليأمن شرهم ثم لحقوا به وأحرموا سوى أبا قتاده طبعا هذا فيه إشكالات إذا كان بعد الروحاء بعد الروحاء ذي الحليفة بهذه المسافة فمعنى ذلك أن هؤلاء ما أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة إن كان أحرم من ذي الحليفة في عام الحديبية فما أحرموا معه يعني العلماء رحمهم الله يذكرون إشكال لماذا تأخر أبو قتادة فلم يحرم كما أحرم أصحابه ليست القضية في أبي قتادة قضية في المجموعة التي ذهبت إلى تلك الناحية متى ذهبوا من الروحاء يعني بعد ما تعدوا الميقات بمسافة طويلة صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء فمتى أحرموا بعد ما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا إما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم في مهمة وأخروا الإحرام لم يحرموا مثلا ثم ذهبوا وأحرموا بمحاذاة الميقات لأنهم تجولوا في هذه المنطقة أو يقال بأن المواقيت ما وقتت في ذلك الوقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة إلى آخره أن هذا كان بعده فذاك الوقت ما كان فيه وهذا أقرب الأجوبة والله أعلم وإلا كيف يتعدون وهم قد أحرموا لما رجعوا إليه عليه الصلاة والسلام إلا أبا قتاده وهو لماذا لم يحرم أيضا معهم بعض العلماء يقول ما أحرم لأنه السلام كان كلفه بمهمة بعضهم يقول في بعض الروايات في السيرة أرسله في بعض الروايات في السيرة أرسله في الصدقات وأيا كان على كل حال هو ما أحرم لسبب أو لآخر وبعضهم يقول لأنه كان يغلب على ظنه أنهم لن يدخلوا مكة ولن يحرموا وأن المشركين سيصدونهم لكن هذا فيه أشكال وفيه غرابة لأنه له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فلذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه ببعض الأمور ربما فالله تعالى أعلم نعم فالحاصل في بعض الروايات كما قلنا الحديث بسعيد بعثه على الصدقة طيب فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم نعم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش حمر الوحش معروفة الحمر الوحشية ليست الحمر هذه التي نراها الآن في الـ الـ الـ البراري فهذه ليست حمر وحشية انخططة وكانت موجوده لأن قناة السويس ما كانت لك الوقت موجوده وإنما حفرت في عهد اسماعيل باشا بشدة محبته للمكرونة الإيطالية فأعطى الامتياز للقنصل الفرنسي و حفروها، فالحاصل أنه كانت الصيود تأتي من أفريقيا من عند قناة منطقة قناة السويس بكثرة في جزيرة العرب، فلما حفرت قناة السويس انقطعت تلك الصيود انقرضت، نعم، فالحاصل أنهم رأوا الحمر الوحش وهي من الصيد، فحمل أبو قتادة على الحمر، تعرفون في روايات الحديث أن أنه كان نعم كأنه كان يصلح شيئا معه وجلسوا ينظر بعضهم إلى بعض ولربما ضحك بعضهم فشعر بذلك فنظر فإذا الحمر وانطلق لم يدلوه على شيء من هذا فلمانع من أن ينظر بعضهم بعضا لا يقصدون تنبيهه فلا يكون هذا من جنس الدلالة ولا يؤخذون بذلك حتى إنه لما ركب فرسه كان قد ترك قوسه أو نحو ذلك فطلب من أحدهم أن يناوله إياه فأبوا عليه حتى كأنه كره ذلك ونزل فنعم فحمل على حمار على الحمر فعقر منها أتانا وهي أنثى الحمار يقول فنزلنا فأكلنا من لحمها وهم في الإحرام إلا أباقت هذا ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا بمعنى أنهم ما أعانوا فلا يجوز إعانة أن المحرم يقوم بالصيد ولا أن يعين عليه ولا يشير أدنى إشارة قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وهذا صريح في أنه أن المحرم يجوز له أن يأكل من لحم الصيد ونقول بقيد ما لم يدل على ذلك أو يعن عليه بوجه وجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها وفي بعض الروايات إنما هي طعمة أطعم الله وفي أخرى حلال فكلوه وفي رواية فقال للقوم كلوا وهم محرمون وكل هذه الروايات في الصحيحين وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العضد فأكلها عليه الصلاة والسلام والحديث الآخر حديث الصعب بن جثامه هو من النوع الآخر النبي صلى الله عليه وسلم رد لحم الصيد ما أكل منه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء يعني بين مكة والمدينة أو بودان فرد عليه رده عليه فلما رأى ما في وجهه يعني كره أن يرد عليه فأنه لم يقبل هديته شق عليه ذلك قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وهذا فيه أدب أن الإنسان يبين نعم موقفه في أمر قد يستراب منه نعم فيذهب المخاطب أو من تعلق به هذا الأمر يذهب مذاهب شتى يفكر في أمور قد لا تخطر على بال الطرف الآخر وفي لفظ مسلم وفي لفظ لمسلم ريجل حمار وفي لفظ شقة حمار وفي لفظ عجز حمار نعم وعلى كل حال هذه الروايات المهم أنه قد يكون أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم بكامله وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزءا منه أصحابه أخذوا الباقي نعم أو غير ذلك قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله هذا جمع بين الحديث والحديث السابق الحديث السابق أكل عليه الصلاة والسلام وقال لهم كلوا وهنا رده وعلل ذلك بأنه محرم فكيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث قال يجمع بينها أنه إن صيد له لم يأكل فهذا الرجل كأنه جاء به قراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاده من أجله ففهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه وقد قال الإمام البخاري رحمه الله نعم باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال لأن المحل وقال باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد لأن أصحاب أبا هذا ضحكوا نعم وقال وباب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد وباب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال هذه ذكر فيها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وذكر حديث الصعب في باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل لم يقبل لأن هذا الحمار الوحشي من جملة الصيد فإن كان صيد صيد من أجله فهذا واضح وإن كان لم يصد من أجله وأعطي له ووحيفه فكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف منهم كالإمام أحمد يقول يرفع يده المشاهد عنه يعني يوضع في مكان لا يكون معه ربطه بحبل أو ربطه بخيمته أو نحو ذلك على كل حال وفي صحيح مسلم أن ابن عباس سأل زيد بن أرقم كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم وعند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن الحارث وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما استقبله في بعض الطريق في الحج خرج من مكة إلى بعض الطريق واستقبله صنع طعاما من الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث عثمان رضي الله عنه إلى علي ليأكل معهم فعلي رضي الله عنه امتنع وأخبر أنه لا يحل وعثمان رضي الله عنه قال له بأن بأنه ما صادوه فعلي رضي الله عنه سأل من حضره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطي له لحم صيد أو كذا ولم يقبله فقالوا نعم فالحاصل أن عثمان لم يأكل أيضا من ذلك قال علي رضي الله عنه أطعموه قوما حلالا فإنا حرم ثم قال أنشدوا الله من كان هنا من أشجع قبيلة أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحشي وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا قالوا نعم وفي الترمذي وفرقه أبي داوود والنساء من حديث جابر مرفوعا صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم هذا في اسناده ضعف نعم والشافع رحمه الله يقولها بأن هذا الحديث هو أحسن ما جاء في هذا الباب يعني ليس من جهة الصحة لكن من جهة التفصيل نعم من جهة التفصيل وأيضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان كنا مع طلحة ونحن حرم فاهدي لنا طير وطلحه راقد فمنا من أكل ومنا من تورع ولم يأكل فلما استيقظ طلحه ووفق صوب من أكل وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في الموطة أن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال بأن عثمان رضي الله عنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل معللا ذلك بأنه صيد بأنه صيد من أجله فالمقصود أن هذه الأحاديث منها ما يدل على الجواز أن إن لم يصد له أو إن لم يكن أعانى على صيده أو صاده ومنها ما يدل على المنع بظاهره ولهذا بعض أهل العلم منع, منع من ذلك مطلقا كما هو مذهب علي رضي الله عنه ومن وافقه ومنهم من منعه إذا كان هو الذي صاده أو أعانى على صيده أو صيده من أجله وهذا قول عامة أهل العلم واستحسنه ابن عبد البر وقال هذا الذي تجتمع فيه الأحاديث ويجب أن تحمل عليه السنن وبنحو هذا الكلام قال الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا ما يتعلق بهذا الباب الوقت بقي فيه خمس دقائق عندنا أسئلة وإن شئتم خلاصة سريعة للحج في دقائق من أول ما يحرم إلى لأن بعض الأخوان اقترح هذا ترون هذا سريعا في دقائق طيب الإنسان إذا وصل إلى الميقات يحرم من الميقات لا يحرم قبله وإنما من الميقات هذه السنة ولا يتجاوز الميقات حتى لو قال سأرجع إليه مرة ثانية فإما أن يحرم بإفراد يقول لبيك حجه وإما أن يحرم بالتمتع يقول عمره في حجة مثلا عفوا قارنة يكون قارنة يقول عمره في حجة نعم ويمكن أن يحرم بالعمرة يعني التمتع يقول لبيك عمره فقط أو يقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج إذا وصل إلى الميقات نعم فالسنة أن يغتسل فإن كان يحتاج إلى أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو نحو ذلك أخذه لئلا يحتاج إليه بعد ذلك ثم يحرم يحرم متى بعد ما يغتسل ويتطيب ويتنظف نعم والأفضل أن يحرم بعد صلاة وليس هناك صلاة خاصة للإحرام وإنما إن كان ذلك وقت صلاة فإنه يصليها ثم يحرم بعدها وإذا ركب راحلته أيضا أهل لبى وإذا أيضا صعد على مكان مرتفع لبى ويلبي يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود فإن كان ثم بعد ذلك يبدأ يطوف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مكة يغتسل وبات صلى الله عليه وسلم بذي طوى ثم دخلها نهارا يطوف كما ذكرنا سبعة أشواط ابتداء من الحجر الأسود ويقول يدعو بما شاء ويذكر الله عز وجل في هذه الأطوفة أو في هذه الأشواط ويقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين إذا فرغ من الأشواط ذهب خلف المقام ثم صلى ركعتين فإن لم يتيسر صلى من أي مكان في المسجد ويمكن أن يؤخر ذلك حتى بعد السعيد نعم ثم يذهب ويتضلع من ماء زمزم يشرب من ماء زمزم وأيضا يستلم الحجر أنت يسر له ثم يذهب إلى الصفاء والسنة أن يتابع بين الطواف والسعي، فلو أخر السعي يريد أن يستريح انتظر رفقته أو غير ذلك فله أن يؤخر إذا صعد على الصفا يقرأ الآية نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة إلى آخره ثم يستقبل البيت فإن رآه فهو حسن ويرفع يديه ويقول الذكر والمعروف، وحد الله وكبره نعم ثم قال لا إله إلا الله وحده إلى آخره يقوله ثم يدعو بما شاء ثم يقوله ثم يدعو بما شاء ثم يقوله ثم ينصرف ويقف وقوفا طويلا على الصفا ثم ينصرف إلى المرور فإذا بلغ بين العالمين الأخضرين اللي هي منحدر الوادي سابقا فإنه يسرع وليس فقط الرمل لأنه يرمل في الطواف الأول يعني الذي جاءه قارن أو مفرد الطواف الذي طافه إن طاف هو طواف القدوم وهذا السنة ولا يجب عليه فيضطبع تعرفون الاطباع يضع الرداء من تحت ابطه الأيمن منتصف الرداء ثم يضع طرفيه على منكبه الأيسر ويرمل في الأشواط الثلاثة إن كان معتمرا أو مفردا أو قارنا في هذا الطواف الأول ثم بعد ذلك يذهب ويسعى إن كان مفردا أو قارنا يمكن أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة لأن هذا نعم إن كان مفردا إن كان, قارناً إن كان متمتعا فإنه يسعى للعمرة إذا وصل إلى المروح استقبل القبلة ويقول ما قاله على الصفة من غير الآية ثم يرجع هذا واحد ثم ثاني والثالث في الذهاب واحد وفي الرجوع واحد إلى أن يبلغ سبعة ثم إذا كان متمتعا يقصر من شعره ويكون قد تحلل تحللا كاملا وأولئك يبقون على الإحرام ويبقون على التلبية أما هذا يقطع التلبية على كل حال حينما يستلم الركن أما أولئك لا يقطعون التلبية يستمرون يلبون فإذا جاء اليوم الثامن فقبل الزوال السنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فأحرم وذهب إلى منا وصلى بها الظهر هذه السنة وله أن يحرم بعد ذلك يحرم العصر لو جاء الإنسان يوم عرفه بالطائرة مثلا أو بغير الطائرة هل له يستطيع أن يتمتع يجواب نعم ممكن ينهي العمر الصباح ثم بعد ذلك يحرم بالحج بعدها هل يحتاج أن يخلع حرامه لا لا يجب عليه أن يخلع حرامه ولا شيء من مجرد ما يتحلل يقصر شعره ممكن مباشرة يحرم بالحج لبيك حجه والسنة في اليوم الثامن قبل أن يلبي بالحج أن يغتسل ويفعل كما فعل عند الميقات بالنسبة للمتمتع طيب المرأة التي أدركها الحيف أو تضايق عليه الوقت وهو متمتع نقول يدخل عليه الحج ماذا يقول يقول لبيك حجة وكان قال لبيك عمرة لأنه كان متمتع يقول لبيك حجة فيدخل معها الحج ويكون بهذا الاعتبار يمكن أن يكون قارنا ثم يذهب إلى ميناء وهذا البقاء في ميناء يستحب في ليلة عرفة ويبيت تلك الليلة هناك ثم إذا أصبح طلعت الشمس ينطلق إلى ينطلق إلى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلى نمرة وانتقل إلى بطن الوادي بعد الزوال ثم حصلت منه عليه الصلاة والخطبة جمعا فإذا ذهب الإنسان إلى عرفة مباشرة وصلى الظهر والعصر فلا إشكال وهذا كله وقت للوقوف والدعاء والذكر وقراءة القرآن فإذا غابت الشمس وذهبت صفرة قليلا انطلق إلى مزدلفة ملبيا ويكبر أيضا فالحاصل أنه إذا وصل مزدلفة يصلي يؤذن ويصلي المغرب قبل أن ينيخ راحلته وقبل أن يضع رحله ثم إذا صلى المغرب أناخ راحلته وقيمة صلاة العشاء وصلاها ثم يبات تلك الليلة ولا يحييها بقيام نعم، وحديث أسماء أنها جلست تصلي وتقول لمولاها أغاب القمر، أغاب القمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنها أنه أحيها، ولم ينقل عنها أيضاً أنه صلى الوتر، وما كان يترك الوتر عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال، من كانت له عادة بصلاة الليل، فإنه لا يقال إنه ينكر عليه لا يصلي، يصلي على عادته. نعم، يوتر بكمركة. يصلي على عدل لكن لا يتقصد دحياء تلك الليلة لمعنى اللي فيها واضح فأسما بقيت تصلي وتسأل مولاها وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم وليس هناك صلاة تخصها ليلة النحر فالضعف يخرجون بعد غياب القمر وغير هؤلاء يبقون حتى يصلون الفجر في أول وقت ثم يبقى يقف ويدعو ويذكر الله عز وجل حتى يسفر فإذا أسفر ذهب إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات يجعل مكة عن يساره ومينة عن يمينه يكبر مع كل حصات ويقطع التلبية هنا انتهت التلبية نعم فإذا رماها فإنه ينحر أو يذبح ثم يحلق ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحا لو رماها الإنسان في غير الضحى فلا بأس له أن يرمي العجزة والضعفة أن يرموا قبل الفجر نعم وكثير من أهل العلم يقول إنه لو ذهب غير الضعفة في مثل هذا الزحام ومثل هذه الشدة أو من يرافقهم فرما قبل الفجر فلا بأس على كل حال الأحوط لا يرمي القوي إلا بعد طلوع الشمس ثم يطوف في ذلك اليوم وإن شاء خار الطواف إلى طواف إلى طواف الوداع ولا يلزمه أن يذبح في ذلك اليوم. ولا يلزمه أن يحلق في ذلك اليوم نعم فلاه أن يستريح بعد رمي جمرة العقبة ويحلق اليوم الثاني أو نحو ذلك أو اليوم الثالث مثلا في أيام التشريق يحلق ويذبح بأيام الذبح ولا يؤخر ذلك عن أيام عن أيام الذبح نعم ثم إذا جاء يوم الحادي عشر فإنه يرمي بعد الزوال وهذا الرمي كثير من أهل العلم يقولون إن وقته ينتهي بغروب الشمس ينتهي بغروب الشمس والرمي ليلا يستدلون على يستدل من صححه بأن من جوزه بأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت قال لا حرج فكلمة المساء هنا تصدق على النصف الآخر من النهار بعد الزوال وتصدق أيضا على على الليل ويقال له مساء والحديث ليس فيه ما يدل على أنه رمى ليلا والليالي في الأصل تابعة الليلة سابقة لليوم وليس كذلك يعني هذه الليلة الآن ما نهى علاقة بيوم الثلاثاء يوم الثلاثاء تهى بغروب الشمس هذه ليلة الأربعاء إلا ليلة عرفة يقولون فإنها ليلة عرفة إنها تكون تابعة ليوم عرفة لأن الوقوف يصح بأي جزء منها فالحاصل إن بعضها العلم قال مثل هذا أيضا في أيام الرمي له أن يرمي ويكون ذلك في حكم اليوم الذي غابت شمسه يرمي بالليل فعل كل حال إذا احتاج الإنسان لهذا أو مع نساء ضعيفات أو كذا ففعل فلعله لا حرج وإذا كان إنسان يستطيع أن يتوقع هذا وأن لا يرمي بالليل كان قوي نشيط فالأحوط له أن لا يرمي بالليل لا يرمي بالليل. ثم بعد ذلك يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإن أراد أن يتعجل يرمي ثم يخرج قبل أن يدركه مغيب الشمس ومن أدركه هو مرتحل فلا بأس ثم من أراد أن يبقى اليوم الثالث عشر فإنه والرمي إنما يكون بعد الزوال في أيام التشريق وصفة رمي الجمرات ذكرته في الكلام عليها الى خلاصة سريعة جدا ويمكن نسيت بعض الاشياء مع الاسراع لكن على كل حال هذا بناء على رغبة بعض الاخوة ولا اريد ان احبسكم وهذه اسئلة ما ادري ماذا نصنع بها اللي يحب يمشي يتفضل نقرأها سريعا يقول ما حكم شخص صرف من مزدلفة الى الطواف لإفادة الساعة ثلث ليلا وهو رجل قوي لكن معه ضعفه ويُرافقهم يحتاج الى مرافقتهم ما يذهبوا لوحدهم النساء يقول ما حكم الكمامات المحرم, المحرم تكلمنا عنها قلنا إذا كان يمنع من تغطية الوجه فالكمام الذي يغطي أكثر الوجه لا يلبسه وإنما يحجم هذا الكمام وإذا كان ليس ممنوعا رواية لا تخمر وجهه وأنها لا تصح عند بعض أهل العلم فمعنى ذلك أنه, أنه لا أشكال يقول تحلل يحصل برمي الجمرة العقبة يوم عيد أو اثنين من ثلاثة الأحوط أن يكون اثنين من ثلاثة مع مظاهر بعض الأحاديث أنه بجمرة العقبة يقول هل يجوز للرجل المنفرد هو مبحر, مبحر. يقول هل يجوز للرجل المنفر النفرة من عرفة قبل الغروب للزحام لا لا يجوز له ذلك ما حكم التسوق بعد طواف الوداع المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف بمعنى أنه لا يمكث بعده مكثا يطول عرفاً نعم وينشغل بأمور تقطعه النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف الوداع صلى الفجر بعده نعم صلى الفجر فمعنى ذلك لو أن الإنسان طاف ثم سعى باقي عليه سعي الحج فلا أشكال أو كانت الصلاة باقي عليها بعض الوقت باقي عليها نحو ساعة أو نحو هذا وينتظر وصلى أو ينتظر رفقته فهذا لا أشكال فيه لكن من الناس من يقول طفنا بالليل وحنا بنمشي بعد العصر اليوم الثاني هذا مو بتغافر دعاء نعم آخر عهدة بالبيت يقول روحنا طفنا روحنا ننام فالحاصل أنه له أن يشتري نعم فيما لا يكون ذلك مما يعني بعض الفقهاء يقيد ذلك ما كان على طريقة وهذا لا شك أنه أحبط لكن من اشترى ولم يطل كسوه عرفا فمثل هذا لا اشكال فيه والله اعلم يقول هل المقصود بالحمار المذكور في الحديث عزت مولاه هو نفس الحمار الاهدي الاهلي بعد الترويض لا ذكرت لكم هذا لانه ليس هو طبعا الصيود هذه الحمر التي في الصحراء نشاهدها اصلها اهليه تركن فصارت بهذه المثابة فبالنسبة للصيود يرجع فيها إلى الأصل واضح؟ يرجع يعني لو أن بعيرا أو شاتا أو ند وصار يعيش الصحراء وصار وحشي هل يقال أنه صيد الآن ويحرم صيده ولا يجوز صيده؟ يجوز صيده لكن ما كان أصله بريا وحشيا مثل يقولون في الأرنب والحمامه أنها أصلها ليست مروضة وليست أهلية فهل يجوز له أن يصيد أرنب أو حمامه من حمامة هذا اللي يعيش في البيوت الجواب لا رجوعا إلى أصله طيب إذا تولد وحشي من أهلي يقولون يغلب جانب الحضر طيب يقول سؤالي أني قد قمت بأداء مناسك الحج قبل أربع سنوات وقمنا أنا وخالي بشراء قسيمة شراء الهدي في اليوم الثامن على أساس أن الهدي لا يذبح إلا في يوم العيد ثم قمنا برمي جمرة العقبة في الساعة 11 صباحا من يوم العيد تقريبا ثم حلقنا بعد ذلك طفنا طواف الرفاضة في الليل بعد صلاة المغرب فما الحكم فيما فعلناه لا إشكال في هذا لأنه لا تذبح العضية في اليوم الثامن ويمكن تدفعها من هنا يبدو لا إشكال لأنه ما يذبحونها إلا في وقت الذبح يقول هل الارتحال في التعجل عن ميناء أو مكة كليا الارتحال المقصود أن يرتحل عن ميناء فقط قبل غروب الشمس فلو بقي من ناحية جمرة العقبة خارج ميناء وبات تلك الليلة فلا إشكال هو خرج من ميناء يقول هل الأفضل الصلاة في ميناء القصر في المسجد الأفضل الصلاة في ميناء القصر هو يقصر في المسجد وفي غير المسجد يصلي قصرا لكن هل الأفضل أن يصلي في المسجد لا شك أن الصلاة حيث ينادى بهن وأنه أفضل لا سيما في المكان الذي بني فيه المسجد قال له مسجد الخيف النبي السلام أخبر أنه صلى فيه سبعون نبيا يكثر في المشاعر المقدسة من يصور على بعير ويأخذ أجرة فهل هذا خاطئ وهذا يجب ما يجب ينكر على هؤلاء اللي يصورون وهذا قد يقتح حتى في إخلاصهم صوروا في الحرم وفي السطح وفي كل مكان وعند المشاعر وما يجوز شد الناس عذابا يوم القيامة مصورون يقول سؤالي إذا توفر لي في مناسك الحج وسائل الراحة والتنقل السريع لكني أريد أن أمشي مع الحجاج والتأمل في المشاعر المقدسة هل هذا في شيء من التكلف أو التصوف أو, هل أو هل هذا هو الأفضل نقول الترف وهو الترف الزائد لا حاجة له نعم والصحابة رضي الله عنه ربما أنكروا على من وجدوه يستظل وقالوا أمروه بأن يضحى لمن أحرم له يعني يصيبه شيء من الشمس أو لكن لا يتقصد هذا يقول بروح هاجف بالشمس عشان يصيبني حر الشمس لكن الترفه والذهاب بحث عن حملات راقية ومرفهة وسبعة عشر نوع من الحلويات واثنا عشر نوع من السلطات هذا أمر غير مطلوب نعم هذا أمر غير مطلوب والحج ليس ذلك من شأنه لكن الناس يتفاوتون من الناس من لا يحج أصلا لو لم يجد هذا يحج ممكن بحملة بأربعين ألف خمسين ألف وأكثر لوحده ولا بد سيارة لوحدة ولا بد دورة المياه لوحدة الله عز وجل ولا بد من مكان لوحدة غرفة وبلطه وكذا فهذا نقول هذا خير ما أنفق به الأموان لأنه إذا جاي سافر في السياحة ولا أحد ينكر عليه قيمة التذاكر تصل أحيانا إلى خمسين ألف وستين ألف وأكثر ولا أحد يقول لا شيء فإذا جاي يدفع ثلاثين ألف في حملة قلنا له هذا إسراف وهذا إفساد للمال فحسب الشخص من الناس من يقال هذا أفضل ما صرف فيه الأموال ومن الناس من يقال مثل هذا ما ينبغي منك ولا يليق بك نعم لكن في الهدي يتخير الأفضل ما يدور الأخص يبحث عن الأفضل والأسمن والأمفع والأغلى ثمنا والأطيب لحما فيقدمه فهو يوفر ولا يوفر في مصاريفه في الحج يقول الحج ما كلفتني أكثر من خمسمائة ريال أنا مو بشيء نفتخر فيه. يقول طبعا الحسن بعض السلف كانوا يرون أن المشي أفضل. تعرفون لما ذكر ابن عباس إنه ما ندم كما ندم على أنه لم يحج ماشيا وأن الحسن حجة خمس كم خمسة خمس خمسة وعشرين خمس حجة ماشيا وأن النجائب لا تقاد بين يديه. يقول بالنسبة للمفرد هل يجوز له تقديم سعي الحج مع طواف القدوم ذكرنا هذا نعم وتأخير طواف الوضاء مع الوداع يجوز له أن يؤخر إذا كان الحاج يطوف انتقض وضوءه وانشغل بالخروج للطهارة ومكث طويلا بسبب الطهارة هل يمكِّن لا أصلا حتى لو مكث طويلا إذا كان انتقض أثناء الطهارة فيعيد من الأول بالنسبة للرمي مع الضعفة كما هو معلوم ألا تكون مرتبطة الحملات والتنقلات هل يحق لي أن أرمي بسبب الضعفاء الذين انرما فكثير من أهل العلم يقول إن ذلك يصح ويجزئه فإن لم يرمي دع تركهم يرمون ثم رمى بعد طل طلع الشمس فهذا لا شك أنه أحوط ما حكم الرمي بعد غروب الشمس في يوم العيد وفي أيام التشريق تكلمنا عن هذا يقول من عزب من غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يرمي الجمرة فهل يعود في إحرامه هو أصلا لازال, لازال محرما إذا قلنا بأنه ما فعل شيئا آخر وإذا قلنا أنه مثلا حلق وطاف بالبيت ولم يرمي فمعنى ذلك أنه تحلل بهذا الاعتبار إلا من يقول بأن التحلل لا يكون إلا برمي جمرة العقبة لكن يبدو لي أن الأخ يسأل عن قضية ثانية يبدو لي أن يسأل عمن غربت عليه الشمس ولم يطفطأ في الإفاضة بناء على بعض الروايات التي وردت صحاها بعض أهل العلم أنه, أنه يعود محرما كما كان يقول رجل موجود بالدمام الآن وسيذهب غدا إن شاء الله إلى مكة ولكنه لا يستطيع أن يبقى محرما هذه المدة كلها لأن حجه إفراد فهو يريد أن يدخل مكة بدون إحرام فماذا عليه نقول حج متمتع يعتمر ثم ثم ينتظر حتى يحرم اليوم الثامن فأم أو يبقى بإحرامه أما لو دخل فنقول أساء لأنه تعمد تعدد الميقات وهو يريد الحج أو العمرة من غير إحرام فليس له ذلك لكن إن رجع أحرى من الميقات لا يلزمه جزاء لكنه بفعله هذا يعتبر متعد يقول ما حكم الإحرام الذي على هيئة التنورة تكلمنا عنه قلنا مثل هذا الأقرب عنه من جنس المفصل على الجسم الذي ينبغي يقول لو رمى أحدهم عن نفسه ووالدته الكبيرة هل يجوز له أن يرمي عن نفسه والدته في كل جمرة بدل أن يرمي نفسه ثم لوالدته من جديد هذا هو الأقرب أن من رمى عن غيره يرمي عن نفسه أولا عند الجمرة الصغرى ثم يرمي عند الصغرى لمن يرمي عنه ولا يحتاج أن يذهب للثلاث ثم يرجع من جديد إلى الأولى وإن قال بهذا بعض الفقهاء لكنه لا دليل عليه فيه مشقة كبيرة جدا المسألة تفضي إلى الهلك والموت كما هو مشاهد ف... هذا لو يرمي عن خواته أمه سبع مثلا وقلنا لهم كل واحدة تروح وترجع في الثالثة في الرابع سيموت ولن يصل إلى السبع يقول يقول أن ورمي والدته برمي واحد كل واحدة بالكتبير يرمي سبع حصيات والدته بدل أن يرمي واحدة وعشرين ثم يعود إنعم يقول عند أداء حج الإفراد نطوف القدوم ثم نسعى سعي الحج فهل هذا جائز؟ نعم جائز أم أن فيه تقديم السعي عن موضعه؟ يجوز فقد قلت بالأمس لا سعي إلا بعد هذا طواف جيد فهل المقصود طواف الإفاظة أم أي طواف؟ تكلمنا على هذا هل يجوز للمرأة الحائضة التي تفوتها الرفقة؟ أن تتحفظ وتطوف ذكرناه ذو الأخ سأل قبل ما تكلم عليها شيخ الإسلام يقول نعم و يقول أحبكم في الأحبة كلا رجل اصطحب معه ابنه للحج لكنه لم يحرم لابنه ثم في يوم عرفة رأى يلبسه الإحرام ويحججه ففعل ذلك وأحرم الطفل من عرفة فهل حجه صحيح ماذا علي نعم إذا كان لا يريد الحج دخل مكة لا يريد الحج فبدى له أن يحج فإنه يحرم من موضعه والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الإحرام في الحرم لو كان في الحل كان يكون في عرفة فإنه يحرم من الحل وسيدخل الحرم نعم رجل عنده خادمة تريد أن تحج وليس معها محرم وهي لا تستطيع الحج من بلدها فهل يمنعها؟ نعم يمنعها يمنعها لأن لا تحج إلا معها محرم نرجو توضيحكم قتل الدواب التي تؤذي وهي ليست من الفاسق يجوز قتلها نعم فإن لم تتعرض له فإنه يتركها ولذلك قالوا يلقي البراغيث و يقول ما وجه كون من ساق الهدي أن حج قارنا ولا يحج متمتعا بعض العلماء ذكرنا هذا أنه يقول يحج له أن يحج متمتعا لكن لا يحلق حتى يبلغ الهدي ومحلة لكن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون متمتعا على الأرجح المشهور قول الجماهير من أهل العلم لأنه لا معنى للتمتع هنا إلا إن سميت القرام بالتمتع فلم يحصل له تحلل فما هو التمتع؟ ما حصل لتحل نعم يقول من فعل محظورا ولم يفعل الفدية ثم فعل نفس المحظور مرة أخرى فدية واحدة إذا كان ذلك من جنس واحد يقول أريد الحج علي دين علما بأنه لم يطالبني أحد به فما حكم ذلك مسألة الدين هذه إذا كانت الأقصاط ما حلت حج إذا كان الدين حال والحج هذه لا تكلفه شيء أصلا هذا المبلغ لن يدفعه أو لم يدفع هذا الدين الآن أو لن يؤثر هذا في دينه أصلا أو سمح له صاحب الدين أو أنه لم يطالبه فإنه يحج بعض الناس يقول أنا علي دين طيب كم تكلفت الحجة 600 ريال 600 ريال طيب 600 ريال أنت ستعطيها هذا لو لم تحج يقول لا ما نمعطيها إياه طيب هل هي تتوقف عليها نفقتك ونفقت أهل بيتك الضرورية قال لا ما تتوقف عليه. طيب ما من الذي منعك أن تحج؟ نعم. يقول سؤال في النساء خارج الدار. سؤال من النساء. طبعا الأخوات أنا لا أدري هل ت... أنت إذا في أخوات يحضرنها هل تعطونهن أسئلة وراق ويجيبون أسئلتين ولا لا؟ فنحن نعتذر الأخوات. نخاطبكم ويقول أرجو توضيحكم كشف الوجه بشيء من التفصيل للإقناع. هذا موضوع معليش ذكروني فيه عند درسنا حتى ما نطيل عليكم درسنا في يوم الأحد إن شاء الله أتكلم عليه إن شاء الله أما الآن يقول للقراءة النظرية قراءة النظرية دون الصوت هلا كذا هناك طالبة علم عند النساء تكشف وجهها عندما تخرج بعد الدرس قراءة النظرية دون الصوت قراءة النظرية دون الصوت هناك طالبة علم عند النساء يعني ما, ما لكن... اشتخل هذا الموضوع تكشف وجهها عندما تخرج بعد الدرس ها طيب على كل حال مسألة كشف الوجه نتركها فيما بعد خلاص جيد إن شاء الله النساء أيضا ما فهموها طيب على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فهذا لا إشكال فيه النصح وبيان الأحكام ومعرفتها وليس هناك أكثر من هذه اللباقة أن يوجه سؤال ليعرف الحكم لا غضوظة في هذا يقول أرجو التنبيه لطلاب القرآن بأن حلقة الحفظ للكبار قائمة غدا بعد صلاة العشاء والاسبوع القادم ترجع الحلقة بعد العشاء إلى مواعيدها العادية قيام السبت الأثنين والثلاثاء سمعتم هذا يقول من أين يأخذ الجمرات لا يتكلف لا يتقصد أخذها من مزدلفة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق نعم فأخذها عليه الصلاة والسلام أما أخذ السبعين من مزدلفة فهذا لم يفعله السلم ولا أحد من الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلتقط له وهو في الطريق فيأخذها من ميناء من أي مكان في جاجها أو مما يتيسر له لا أشكال لا أخذها من مزدلفة وماشي لا أشكال لكنه ليس لي يعني ليس لمزدلفة معنى خاص أن تأخذ من مزدلفة فحسب مثلا لا نحن الشباب بعمار عشرين وتسعطاش سنة ذهبنا عمره في رمضان وأول ما دخلنا البيت الحرام رأينا المسعى عجيب أتينا المسعى يقول فسعينا قبل الطواف ثم قيل لنا يوجد طواف ذهبنا للطواف وكنا جاهلين بذلك هذه المسألة اللي قلنا لو أن أحدا فعل فما الحكم عامة أهل العلم أكثر أهل العلم يقولون هذا لا يصح والكلام اللي ذكرناه قبل قلنا الرجل اللي قال سعيد قبل أن أطوف لم أشعر وأنه قد يعذر من مثل هذا بالجاهل راجع إنسان لو أنه في مكة قلنا له الأحواط أن تذهب الآن وتطوف ثم تسعى لكن الآن رجع هل نقول عمرتك لعمرتك باطلة ولازلت محرم لازال محرم لا محرماً يخلع ثيابه ويلبس تجرد ويذهب إلى مكة هذا يصعب ما عندنا دليل واضح في مثل هذا بل بالعكس الدليل قد يكون على خلاف لا سيماً مع هذا الجهل فليظهر أن ما عليهم شيء والله أعلم لكن إنسان لا يتقصد هذا يقول ما هو الحكم في من فعل محظورات من محضورات الإحرام من دون حاجة أو من باب الترف وعدم القدرة على ترك هذا المحظور؟ بأني لا بأني أستطيع الفدية كالمرأة تلبس لا لا يجوز له هذا إلا إذا احتاج لمثل ذلك احتاج إليه أما إنسان يقول أنا لا أبالي الفدية ما تهمني وأنا أبقى مثل الحلال وإذا قصر من شعري وقصص أظافري إذا قلنا هذا وأبا وأيضا أبلبس ثوبي وقلب ثوب ولا أجلس بإحرام وأنا ما عرف نام بالإحرام ولا عرف أرتاح ولا آكل بإحرام نقول له هذا ما يجوز يقول باب التوضيح والفهم أكثر أرجو إعادة الفرق بين الشرط الوجوب وشرط الأداء شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطلب فيه يعرفه مثل دخول الوقت والنقاء نقاء من الحيف وكبلوغ بعث الأنبياء هذه الأشياء لزوال الشمس لصلاة الظهر هذا أمر ما... ليس باليد ولو كان باليد مثل بلوغ النصاب لا نطالب بجمع نصاب حتى نخرج الزكاة لا نطالب بشرط الوجوب وهو سبب التكليف لكن لا نطالب به وشرط الأداء لا تصح العبادة إلا به مثل استقبال القبلة فهي شروط وزائدة على شروط الوجوب شروط الوجوب عامة في عامة مثل العلم بالخطاب بلوغ الخطاب نعم، والبلوغ أيضا يكون بالغا شرط الوجوب أن يكون ذالغا عاقلا هذه في كل التكاليف وهناك شروط تخص كل عبادة مثل الصلاة دخول الوقت واضح الحج في أشهر الحج شروط أداء مثل الراحلة والزاد قدرة يعني شرط أداء لا يطالب يقول لروح تدين علشان تحج والصلاة مثل استقبال القبلة وما أشبه ذلك. قال إن إن والزاد عفواً إن إن المحرم شرط بالنسبة للمرأة شرط وجوب مثل زوال الشمس ومثل نصاب الزكاة قالوا لا يجب عليها أن تحجج بمالها إذا لم تجد بمحرم لا يجب. ومن قال بأنه شرط أداء قالوا هذا مثل استقبال القبلة والطهارة للصلاة يجب عليها أن تخرج لأنه لزمها تكليف يجب عليها أن تخرج من مالها، تحجج. طيب. يقول يقول نرجو وضع صندوق للأسئلة في مصلى النساء تجمع بعد كل درس ثم تعرض لتعامل فائدة. نعم نعم هذا صحيح وأنا يؤسفني أن يوجد في درس أخوات ولا يكون لهن أسئلة. لأن تجيني شكاوى بالرسائل بالجوال وأحيانا تكون فيها شيء من العنف يعني نحن معاشر النساء ليس لنا عندكم يعني أبدا لا يخطر هذا في البال أحيانا لا أدري أصلا أننا في نساء نعم فنعتذر كثيرا نعم ولهم حق وهم يسألون ويعطون أسئلة ويكتب هذه الأسئلة في كل درس وليس فقط صندوق والإخوان يرتبون هذا وأظنهم هل إجابة الأسئلة أكيد إنهم هذه أمور مرتبة لكن أكثر الشكاوى تأتينا في الدورات العلمية إيه نعم. يقول ما حكم دخول أماكن الحملات في عرفة والدعاء فيها يوم عرفة هل يشترط الإذن منهم؟ الذي يظهر أنه لا يشترط إذا كنت لا تجلس في محلاتهم التي التي يحتاجونها في الجلوس لكن إذا كانوا يأخذون أماكن شاسعة فأنا لا أجلس على فرشهم ولا في نعم الأماكن لا أزاحمهم في المكان الذي سبقوا إليه. أجلس في هذا الفضاء فأمحط أروق شاسعة تكفي لأضعاف أضعاف أضعافهم. ليس لهم حق في هذا في هذه المشاعر أن يتحجروا ذلك فلك أن تدخل وتجلس لكن لا تزاحمهم في الأماكن التي سبقوا إليها والأشياء التي تختص بهم لا تستعملها إلا إذا استأذنت يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته هل مقصود أن آدم خلق على صورة الله هذا ليس مجاله ليظهر الحديث على ظاهره والخلق آدم على صورته الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى هذا قول الجمهور عامة أهل السنة ما كاد يخالف في هذا إلا مثل ابن خزيمة رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الألباني وعامة أهل العلم يقولون بل شددوا في هذا غاية التشديد في من قال إنه على صورة آدم البعض بعضهم قال هذا قول الجهمية والمقصود على صورة ليس معناه التمثيل وإنما كما قال أهل العلم أن الله جعل له سمعا وبصرا نعم بهذا الاعتبار لكن الله ليس كمثله شيء يقول في حديث أبي قتادة رضي الله عنه صاد حمار الوحش له ولأصحابه ومع ذلك أكلوا منه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فكيف يخرج من قوله أن يحرم صيد لأجل محرم أبو قتادة ما كان محرم ولا يقال أنه صاده لهم هو شاف صيد فاندفع نحوه وصاده لم يصده نعم. ثم بعد ذلك شاركوه في الأكل ومعلوم من حال الإنسان أنه إذا رأى الصيد نعم فإنه يجد نفسه تستفز نحوه نعم ويقول الذي يأخذ من جهات رأسه الشيء القليل هل يعتبر مقصرا لا يكفي هذا في التقصير بل لا بد من تعميم لا بد من التعميم من يأخذ من عموم الرأس أما يأخذ من هنا يقص قليلا ويأخذ من الخلف يقص قليلا فهذا قد لا يجزئه لنص بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله أن ذلك لا يجزئ لا يجزئ فعلى كل حال مثل الجاهل الذي فعل ذلك وانتهى وجاء ورجع وكذا قد يقال إنه يعذر للجهل ولكن الإنسان الذي يعني لازال نقول له ارجع فاحلق قرأسك أو قصر عمم التقصير يكون من عامة الرأس والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وأشكركم على حضوركم و تعنيكم وصبركم مع طول الدرس و... ولا ربما أيضا قد لا ينشط الإنسان أحيانا أثناء الكلام ومع ذلك تصبرون هذه المدة الطويلة فصلّان ينفعني وياكم ما سمعنا ونتقبل منا ومنكم أشكر الأخوان أيضا ليرتبوا لهذه الدورة صلى الله عليه وصحبه لكن يبقى قضية للدرس القادم واللي بعد يوم الأحد درسنا ثابت اقترح أن يكون قبل الحج يكون بعد العشاء ساعة واحدة يمكن أرفق بالأخوان اللي يشتغلون شركات أو الليل طويل والنهار قصير فهل توافقون أن يكون بعد العشاء يوم الأحد القادم واللي بعده أو نبقى على المغرب من يرى أنه نبقى على المغرب ها؟ من يرى أن نحطه العشاء طيب الأخوان اللي يرتبون الدأس ما عندكم مانع إذن يكون الأحد القادم إن شاء الله والأحد الذي بعده بعد صلاة العشاء لمدة ساعة إن شاء الله وعشر دقائق للأسئلة يمكن